السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود بالله السماء عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا جزاكم الله خيرا جميعا والله على الترحاب يعني والحفاوة جزاكم الله خيرا وربنا يجمعنا دائما على طاطو ويجعلنا يكون من أهل العلم و من أهل العمل و أهل الانتفاع اللهم أمن أمين. اللهم أمين. ويجعلنا فتحة خير لنا وللمسلمين أجمعين اللهم أمن أنا اتفأت مع ان شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يديمه كده وربنا يأثر ان احنا نقدر نحافظ عليه ونثبت بإذن الله تعالى انا كنت اتفقت مع الاخوات المرة اللي فاتت لان هي كانت البداية جزاك ممخي كنت اتفقت مع الاخوات في المرة الماضية لان هي كانت البداية ان احنا اولا عشان ندي فرصة اكتر للناس ان هي تشترك معنا وتدخل معنا ان احنا هنستنى للمرة الجاية وعلى سبيل انه الانسان هي نوع من انواع بلورة لزهنه و وتركيز لفكره هندي يعني لا مفيش تفجيل لا معلش مفيش تفجيل مش زي زي حاجة تانية يعني خلينا ملتزمين بالثوابت بالسوابق مفيش تفجيل الأخت اللي مش عارفة تدخل قليلها الطريقة ده اللي ما بعرفش حاجة <تصفيق> انا ماليش في في النت ومع ذلك سبحان الله عرف تدخله وإن شاء الله تبقى الرقم اللي هو الكود بتاعهم اما بيقولوا مش عارفه افهم لسه قايله لي 59 اه 59 فهو ده بس تقريبا هو ده الحاجة اللي محتاجة تواصل بس اللي الناس بتعرفه ان الكود خمس 59 ان شاء الله بإذن الله تعالى ربنا ييسر وربنا ينفعنا واياك وجمال نفسي نرجع لموضوعنا كنا بنقول ان احنا قلنا النهارده هنعمل زي نوع من انواع التخطيط لحياة الانسان او التصور لانه كتير مننا بي بيدخل في حياته من غير ما يكون له كتير واقفة معها او مش عايز اقول كتير ارادة او اختيار لا بحس ان هو كأنه مسحوب كده كأنما سحب وهو استسلم من جهة الاستحبة دي وبيخش في طريق الحياة بطريقة ان هو هي لازم دي بتودي على دي زي ما لازم الانسان بعد التدائية يخش اعدادية ولازم لو ما جاء كبير يخش طب او هندسة ولازم بعد ما توصل 24 سنة لازم تكون اتخطبت او في طريقها للخطوبة ولازم عند 31 سنة يكون معها عيل أو, او في طريقها للعيال يعني كتير من اللوازم هم بيقولوها لازم لازم لازم وتجد الانسان بيمشي في طريق اللوازم ديت اللي هي في الحقيقة كلها من جنس اللوازم اللي انت لو ممشيتش فيها مش هتتضرر اصلا يعني لو انا بعد بعد السنوية ما دخلتش جامعة الدنيا مش هتتهدي يعني مش اخش النار لو وصلت التلاتين سنة ما متجوزتش برضو مش اخش النار لو وصلت الاربعين سنة وانا عنديش عائل برضو مش اخش النار لكن للأسف الشديد هل ما تجدي إنسان من يعني يضبط لك لوازمك في الوصول إلى الله عز في الوصول إلى الدار الأخيرة الوصول إلى مرضات الله عز وجل يضبط لك دماغك في هذا الموضوع احنا تعودنا على أنه لازم لازم لازم كلها من جنس اللوازم لدرجة انك تجد اكثر الناس يعني لا يفكرون الا في الدنيا فهي البرس المهضة الهدف منه ان احنا نحط الخطة لكيفية رسم خارطة طريق للمسلم في حياته كفرد يريد الوصول الى الله عز وجل هي دي الفكرة ان شاء الله نالج فيها باذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <تصفيق> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ابتداءا إحنا نعلم كمسلمات بفضل الله عز وجل أن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لغاية وكلنا لو سأمنا أي حد ربنا خلقنا لي بنقول عمياني كذا عشان نعبده كده يعني كل الناس بتجاوب الإجابة بثلاثة بسيطة وإن كان الحجم يجيز العمل التطبيقي لهذه القضية الكثير ممن يجيبون هذه الإجابة يساوي بس أنا كذاب يعني يقول كذا ربنا خلقنا ليقولك عشان نعبده بس بين سين مضمارين كذا اسمه بس أنا كذاب لأننا مش عيش عشان نعبوده ولا حاجة لما كثير من الناس بيجيبها بطريقة الإجابة الروتينية ابتداعا الدنيا لا تزمل ذاتها وكل ما أحله الله عز وجل من الطيبات في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا يجوز الإنسان أن يستمتع به ويجوز الإنسان أن ينتفع به كل ما نحرم دينة الله التي أخرج العبادة والطيبات لها رزق كل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيمة فيسعى الأخت المسلمة ابتداعا وأنا أقولي البداية دي عشان لما أخش في التصور للخارطة ففيش حد تفوته البداية دي البداية دي بقول فيها انه يسعى الاختة المسلمة بل احيانا يتوجب عليها ان تكون انسانة تجيد استخدام دنياها يعني الاخت المسلمة طالبة العلم او الأخت المسلمة المتعبدة او التقية او البحثة عن الاخرة مش معناها انها اخت منكوشة ومبهوئة ومبهدلة وسقطة ومفاشلة وكل حاجة مش نبتلك اسيدي دنيا دنيا دنيا لا لا, لا. المسلم والمؤمن يكون فيه من الكياسة والفطنة ما يكفي لكي يحصل من دنياه ما لا يفوت معه اخرى وان يحصل أخرى على قدر مقامه فيها فيبقى يستطيع انه يجمع بفضل العز وجل فانا بقول ان الوحدة المسلمة زي ما تفضل العز بتحاول بتحاول تكون زوجة همتازة بتحاول تكون بنت همتازة بتحاول تكون اخت همتازة بتحاول تكون طالبة ممتازة ومتفوقة تستطيع انها في نفس في الوقت تحاول ان تكون مسلمة ممتازة بل دا المقدم انا بقوله في الاول هو علشان ما فيش واحدة في طريق الوصول الى الله عز وجل تقول انا ضيعت بيتي او ضيعت زوجي او ضيعت اولادي لا سددي وقريبي والامر متيسر على من اعانه الله عز وجل احنا لا نعمل لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا ولا بشطرنا فسطريتنا ولا بمكرنا ولا بدهاء أبدا، إنما الإنسان يتمكن على قدر استعانته بالله وعلى قدر إخلاصه لله عز وجل. وإحنا عندنا صورة الفاتحة أو دعاء بنبعوم، ونتأذ الله عز وجل أن يستجيبه لنا. آه بنقول إهدينا الصراط المستقيم، التوسل والرجاء اللي كنا بنقدمه بينا إذا هذا الدعاء كنا بنقول إياك نعبد وإياك نستعين. نحن نعبدك ونستعين بك نستعين بك على العبادة وعلى كل أمور حياتنا والحقيقة المسلمة الذكية تستطيع أن تجعل دنياها برضو. يعني برضو بالزمر بقى متقدمة ربنا يجعلنا ويقوم من أهله يبقى أنا هعب الدنيا كلها سواء بالعبودية الظاهرة المباشرة عن طريق العلم والعمل أو بالعبودية الزكية الخفية عن طريق النية اللي هي اللي أنا بدأت سبيها علشان أدي لها الفرشة الأولية في الذهن يعني الأخت المسلمة لما بتضحك منه وترضبتها مش عشان هي لازم ترضبتها لأن سلفتها مش عارفة إيه وحمتها تقول عليها إيه وجزها يقول عليها لا لا لا لا لأن عندي نية في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال نوظفوا أثنيتكم فإن اللي ونصر الله لا ينوظفون أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى أنا عندي نية إنه إن الله طيب إن الله جميل يحب الجمال وأنني نيتي من هذا أن أتجمل وجمل بيتي وهكذا على هذا فقيس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لما هبخ الأكل نيتي يعانت أبنائي وأعانت زوجي على طاعة الله عز والتحدث بنعمة الله علينا فأنا أكل من الطيب من الطعام الطيب وممكن أطعام الطعام لو دعينا أحد معنا أو ما تبقى منا جدنا به على غيرنا وممكن نية الصدقات لو أعطيت منه للفقراء ونفسي أنا في حاس ذاتي أني أتقوى على الصلاة وعلى الصيام وعلى القيام وعلى البر وعلى الإحسان وعلى طلب العلم ووا ووا كل هذه استطيعنا أن أعملها وأنا بقى بحضر الطعام طب انا ليه اجمله واحسنه علشان اتحدث بنعمة الله عليا علشان يكون سبيل دعوي احيانا بتبقى جودة اداره المرأة لبيتها واداره حياتها ادارتها لحياتها من اهم الاسباب اللي بتدعمها في مشروعها التديني اللي بتخلي زوجها يتعاون معها واولادها يتعاونوا معاها واهلها يتعاونوا مع شعورهم انها قبل لا زوج جل بتبذل جهد لصالح الاخرين لصالح بيتها لصالح اولادها لصالح زوجها فبيقبلوا منها ان يبقى لها لنفسها وهما دول اهم حبه لنفسي للأسف الشديد كتير من الناس لما بتيجي تفكر في الحبه بتوع نفسها بتقول انا عايزه اقعد في وهدوء كده واتفرج على تمثيليه اضحك شوية او مسرحية اتخفخخ شوية او انزل اتمشى شوية على البحر مع نفسي واازق ازلب لكن حقيقه انه ده داخل في الدنيا برضو سواء كانت دنيتك او دنيه غيرك انما اكتر حاجه واكتر حبه انجز لنا ان نقول أن اكتر جزء من عمرك هيبقى لنفسك هو الجزء اللي بتستخدميه عشان تنقليه الاخره يعني بتحولي رصيدك على الاخره بتحولي رصيد من الحسنات رصيد من الطاع رصيد من البر رصيد من الاحسان فده انت بتقدر تحصلي في صدر العذوجال عبر يعني اجابه في الجزء اللي هو متقاطع ده اللي هيبقى متقاطع ده الجزء المتقاطع مع زوجك مع اولادك مع ريبك، مع عماتك مع خالاتك هيبقى في شيء من الربل وشيء من السرى وشيء من الاحسان وشيء من الاكرام وشيء من مثلا يعني مثلا انت لما واحده تيجي تزورك وتجد بيتك نظيف وتجدك مهندمه وتجد شكلك كويس ومتعطره في بيتك ومتزينه في بيتك ده دعوه الى الله بتقديم النموذج الجيد من الاخت المتدينة فده جزء انا هعيشه في الحياة أنا مش هقول وانت لما تبقي شطرة ومتفلقة وتطلعي الاولى على دفعتك او تطلعي من العشر الاول ما ده صحبة حسناتك وتقدر تستخدمي في الدعوة الى الله عز وجل وتقدر تحتسبي في صحبة حسناتك ده كل جزء موجود في حياتي بس ده جزء حق الله هذا جزء تكميلي وليس الجزء الاساسي الجزء الاساسي هو بناء الانسان بنفسي على وجه يرضى الله به عن. ولذلك انا هقول مثلا في البناء الايماني لنفسي ان انا هصلي بس عشان اعقد المقارنه هقول انه انا يسعني ان انا اتجوز بس ما يسعنيش اني ما اصليش يسعني ان انا ما زورش حد بس ما يسعنيش ان انا مصليش فالجزء الـ الـ الـ الايماني البناء الشخصي الذاتيه مقدم على اي حاجات ثانيه انا هبسطها اللي حصل ان احنا حتى الجزء المتدين مننا يعني انا بتكلم دلوقتي على حتى الاخوات المتدينات تجدي جن تجارتها هي الجزء ده انا بتجره الله عز وجل عبر ان انا مثلا بتقل لزوجي وبتقل لعيالي وعلاقتي حلوه بجيراني وسعب. بس ملهاش قصه ذاتي خالص والجزء ده الإتقان فيه قليل والتفرق فيه قليل والزيادة فيه قليلة ده ممكن يبقى جزء مكمل أنا ممكن ممكن أضيف لنفسي جزء مكمل إن ليه حياة اجتماعية وليه وضع اجتماعي وليه تفاعل مجتمعي في التفاعل مع الدنيا على قدر يستطيع الإنسان إنه يحتاسبه بأي صورة إن كانت وحتى لو قلنا ما فيش إلا الإباحة خلاص يستعني إنما أين الجزء الشخصي بالنسبة لي هو ده اللي انا عايز اتكلم عنه نهارد انا ليه بدأت بالقصة الطويلة بتاعت الدنيا ورعيتها عشان مفيش واحدة وانا بتكلم تقول لي طب كده هنعمل ايه في دنياتنا طب كده احنا هنفشل كزوجات طب احنا كده هنسقط كطالبات طب احنا كده مش هننفع كموظفات اقول ليك لا سديدي وقريبي كل ده لازم تعمليه مع ده كل اللي احنا هنقوله نهارده التخطيط لحياتك الشخصية وتطورك الإيماني في, في في حياتك الإيمانية تجوز لازم هتحط زيادة إلى جوار أجزاء الحياة المعايشة المشكلة ما فيش أي مشكلة يستطيع الإنسان أن يسدد ويقارب ويجمع ولح نحن لسنا بدعم من الناس لا غيرنا سبقنا كثير من, من جمع وأجادة وبارك الله له في سعي وفي الجزء بتاع الدنيا ان شاء الله بإذن الله هنبقى نتناقش فيه في الاخر وانا كنت شرحت فقه الزينه ويعتبر من الأجزاء اللي فيها تقاطع بين الدنيا والآخرة يعني فيها ان انا هتزين في نفس الوقت بفق ان انا ابقى عارفه قبل العز وجل ايه اللي صح وايه اللي لا يصح وايه نيتي وايه اذري وايه ثوابي وايه الحرام ما اعملوش وايه اللي يجوز اعمله وانا ليا فيه نيه صحيحه ومشابه ذكرناه يعرف فضله العز وجل فده انا اعتبره طبعا الجزء ده النهارده عايزين نحط لنفسنا خريطه خصية. الانسان يضعها لنفسه كخريطة شخصية يستطيع من خلالها ان هو يقدر يرسم جدول حياته انا اتكلم عن نفسي سمية كل واحدة منكم تتكلم عن نفسها انا طبعا اعرف ان كل الاسمي اللي قدام مني اسمي مستعارة او مشابه لكن انت مع نفسك عادت نفسك والله يعلمك والله يعلمك بقطع نظر عنك انا اسأل نفسي وانت تسأل نفسك اين انا الان ما هو موقعي؟ كم عمري؟ ماذا في هذه السنين التي اشتهت في حياتي؟ ماذا استفدت؟ ماذا افدت في الطريق أن عز الله عزوجل الله عزوجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الإجابة السالسة البسيطة اللي لما سألناها وقلنا لأي واحدة أنت عايشة ليتقولك عشان عشان نعبد ربنا عشان ربنا خلقنا لكده يعني عشان ربنا نعبده في ركمل اللي بيقولها عايشينه وخلاص دون مش معنا أصلا في المثل. ان احنا بنقول انه ال ال العامة من الأخوات إحنا نتكلم على المتدينات لعندها دين أو عندها يعني علاقة مع التدين ومع الدين ومع الحديث والقرآن بتقول كده ربنا خلقنا عشان نعبده لكن لما تيجي في الحيز العمل تيجي تفند عبادتها تيجي تفند مستوى عبادتها لا تجد عبادة بالمعنى التخصصي للعبادة لا تجد إلا العبادات اللي هي من جنس الإضافية يعني أنا بحطها جنب العبادات القصية كحاجة جميعية فأنا عايزة أحط سكيمة أو خريطة للعبادة الأساسية بتاعتي. الخريطه الاساسيه للعباده بتاعتي اقدر ارجع اليها من خلال توصيف العباده العباده هي عباره عن زي ما العلماء بيقولون هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال الظاهره والباطنه بعدين انا عشان احرر هذا الامر الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال ظاهره كانت او باطنه محتاجه شرطين محتاجة طريقين محتاجة خطوتين والخطوتين لا غنى لإحداهما عن الأخرى يعني لا يستطيع الإنسان أن ينفك عن وحدة منهما وهي العلم والعمل العلم والعمل تاني العلم والعمل العلم لأنه لو أنني قررت أن أعمل بالعبادة من غير علم لظللت وعلنا الله عز وجل في فاتحة اللي احنا بنرددها ردتها 17 مرة يزيد لو انا بلي انا وافل ان احنا نتعوذ بالله عز وجل من حال الذين ضلوا والذين والذين غضب عليهم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سلام عليكم سمعين كده الحمد لله رب العالمين القسم الأولاني اللي هما الضالين والقسم الثاني اللي هو المغضوب عليهم خلينا بتعتبر القرآن المغضوب عليهم وبعدين الضال المغضوب عليهم هم أقوام عالي ولم يعملوا والضالين هم أقوام عانلو بس بغير علم فأنا عشان كده بقول أول وسيلة وصولي إلى طريق السلامة والنجاة مش كلامي ده كلام من القيم في تعليق على صورة الفتح في أكثر من موضع من المدارج ومجابي. يقول إنه لا ينجو إلا من جمع بين العلم والعمل. فإن أقواما أفردوا حياتهم للعلم ولم يعملوا فضلوا، فأقواما أفردوا حياتهم للعمل ولم يتعلموا فضلوا. لذلك المؤمن لا ينجو إلا بالعلم وبالعمل. العلم أن أتعلم ديني علشان أعبد فيه. العمل علشان اعمل باللي تعلمته اتعلم ديني عشان اتعبد به والعمل اني اعمل باللي تعلمته زيني قلت حضرت ما اقدرش افصل واحد عن التاني او اقول ده الاول وده الثاني لانه احيانا احنا كلنا بنبقى بدأنا في الطريق متأخر يعني انا لو هكلم مثلا حد دون البلوغ هقوله احنا هنتعلم ونتعلم ونتعلم لانه التكليف بالعمل هيبدأ مع البلوغ إحنا بنتيدين نتعلم ونتعلم ونتعلم ونتعلم, ونتعلم في الصلاة ونتعلم طريقة الصلاة ونتيدين نتدرب على الصلاة علشان المباشرة الحقيقية للعمل بالصلاة تتيجي مع البلوغ لكن أما وإنه تقريبا كلنا بالغات فتبع الإشكالية إنه ما عادش في وقت ان أنا أفصل بين العلم والعمل أو إني أرجع العلم إني أرجع العمل لما بعد التعلم ان أنا لما أنا ببأمشي في الطريق نفسه بتعلم وأعمل على طول بتعلم وأعمل على طول بتعلم وأعمل على طول واحيانا من الصدمات اللي الانسان بيقابلها انه يلاقي نفسه بيعمل بس لسه ما تعلمش اللي هو بيعمله ده فيضطر يدي لنفسه نوع من انواع العلاج السريع العلمي السريع العلاج العلمي السريع علشان عشان يتعلم اللي هو بيعمله ده ابتدي يراجع اعماله اللي هو بيعملها على العلم اللي هو كان ينبغي يتعلمه ليها قبلها وده من التخلف اللي احنا فيه يعني انجاز لي انا اقول ان التخلف عمل تخلف, تخلف علمينا يعني ان احنا ما اتعلمناش في بكره مبكره لدرجه ان الواحده دلوقتي وهي عندها مثلا 30 سنة ممكن تبتدي تسأل نفسها هو انا صليت دي صح ولا لا مع ممكن تكون بقالها 15 سنة بتصلي لكن محتاجة تسأل السؤال ده و... وأن تأتي متأخر خير من أن لا تأتي يعني أما أسأل نفسي وأعيد, وأعيد فهمي و... و... وتعلمي لصلاتي أحتى من أن أفضل طول عمي بصلي بجهل وبعدين أجي أخشي قبري قال ليه صلاتي مش نافع يعني يبقى غلط أبشع وأظل سبيله يعني فالشاهد أنه في خطأ قديم ينبغي أن يجبر وهذا الخطأ القديم الذي نجبره هو التأخر المطلق في طريق التدين معظمنا يعني باشر الوصول الى التدين بجهد ذاتي وشخصي بدأ هو مع نفسه بدأ يقرب من المسجد بدأ يسمع عن الدروس بدأ يسمع عن اللقاءات فبيحاول فا, فا لكن تحس ان هو في العدب يبقى متقطع مرة او مرة لا مرة مع وقت مرة ما وقت وقت فما فيش وضوح قوي في الدرب ولا في الطريق أول حاجة أنا كمسلمة ينبغي يعرفها إن أني أعرفني أنا لازم أتعلم هذا أول ما خطب به الإنسان اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ اقرأ تعلم تعلم أنه لا إله إلا الله هذه أول وسيلة من وسائل الدخول على التوحيد أن تعلم عن الله فهذه المسألة هي الجزئية الأولى من خطة حياة المرأة المسلمة الخطة الأولى اسمها الخطة العلمية لبقى أنا أسم خطتي الحياتية إلى قسمي قسم الأولاني وخطة العلمية وبقسم الثاني اسمه الخطة العملية في الخطة العلمية بسيدي أخط الناس خطوط عريضة منشأ هذه الخطوط العريضة هو من التقييم الذاتي أنا ممكن وانت ممكن قدام الناس الناس تقول ما شاء الله دي الأخت دي متقدمة دي, دي ما شاء الله طالبة علم وهم أصلا الناس أول ما بتشوفك منقبه ومسكى كتاب خلاص لازأ إسفيك الوصف لأخت طالبة العلم مجرد انك منقبه ومعكي كتاب مع انه ممكن يكون كتاب كيف تطبخ الطعام يعني بس هي كده يعني هي الدنيا مشى بالمظاهر وبالمناظر فلا ينبغي في هذا الباب ان ينخدع المرء بخداع الناس له يعني حتى لو الناس قلوا لك ما شاء الله عليكي انت عارف كل حاجة ما شاء الله عليكي انت تعلم كل حاجة هل انت فعلا عارف كل حاجة هل انت فعلا تعلمت قصة كافة من العلم هو ده اللي يهمني ان انا اعمل تقييم مبدئي لنفسي واشوف انا تعلمت ايه حسنا نتكلم على العلم او انا تعلمت ايه يا ترى من اول ما فتحت عيني على العلم لحد دلوقتي في تعلم؟ في استفادة؟ انا بتعلم فعلا؟ ولا انا محلة كثير؟ ما قالش تطمينوني صوت مسموع؟ طاب الحمد طيب جزاكم الله خير. خايا انا بس قلقتي عشان يعني الكلام طيب جزاكم الله خير. طيب يبقى انا هقيم مستوى العلمي انا انا اللي هقيم مستوى العلمي وانا بقولك هو في الامر كله فيديك من الناس خليكي منهم هم الناس يحكمون بالظاهر احنا عندنا المثل المصري الشعب اللطيف يقول من بره الله الله ومن جوه يعلم الله اغلب الناس كده انا شفت مقطع على اليوتيوب هي شيخ تدين كده شيخ ازهري يفتي بمش عارف ايه فانا فتحت المقطع ايه علامات المشيخة؟ فقط انه لابس عمّة وككولة يا سلام هي دي المشيخة المشيخة الإنسان يبقى لابس عمّة وككولة حتى مش ملتحي كمان يعني بس يعني حاطط عمّة على دماغه ولابس ككولة يقولك الشيخ آه. هذا وإن خدع الناس لكنه لا يستطيع لا أقول انه ياخدع رب العالمين لأنه هي دي مش مش هدفي القضية بتاعت الإخلاص دي هنقولها قدام إن شاء الله بإذن الله تعالى هنما أقول لا يستطيع ان يضحك على نفسه ويدعو انها يعلم بالضبط زي ما الانسان يقعد يقول انا دكتور انا دكتوره انا, دكتور أنا, دكتور أنا كبيره انا كبير بس الحقيقه ان هو لما بطنه توجعوا بيروح دكتور حقيقي عشان يكشف عليه زي كتير دي بعض دول وانا شفتها والله بعض دول لما تنزل لك طب ما على الله لا انا مش شيخ, يعني, أنا أنا شيخ نص نص يعني يعني يعني من لحظات الاعتراف الصادق بالحال انت احيانا بتبقي كده شيخة نص نص ربعكم تلتكم يعني حاجة كده على قد الحال الله المستعان مستعان انا لم انظر الى الناس ولا ينبغي ان اهتك كستري بين ايدي الناس الله ده ما استعاش تقول انا فاشلة انا ما عرفش حاجة انا اصلا ما بفهمش اي حاجة خدوا بالكم انا صفر فراغ انا إذا سترك الله عز وجل استمتعي بستري الله عليك واسألي الله ان يجعل من تحت الستري ما يرضى به عن تطبعش تطبع نفسك استمتعي بان ربنا وعملك احترام والناس بتشوفك بتقول نحسبها ما شاء الله اختك ويسع نحسبها ملتزم انت دورك بس انك تزيني هذا السنائل الحسن الظاهر بثنائن حسن باطن يبقى, يبقى تحت القبش بجد فعلا يبقى كده يبقى, يبقى في فعلا كده فالهدف في الاولاني ليه في مسألة الوقفة العلمية ديت علشان احط الخطة العلمية ليه ان انا لازم اعرف انا حط رجلي على انه بصة بصة دي احنا عندنا نسمي السلم بسطات يعني يعني درجات والحل... بتاع الكبيرة بنسميها بسطة يبقى انا عايز اقول انا وقفة على عندي درجة من درجات السلم يعني لو انا استهل على التعليم العادي يا ترى انا مستوى كيجي ولا مستوى ابتدائي ولا مستوى اعدادي ولا مستوى ثانوي ولا مستوى جامعة هنعرف ده هعرف ده انت هتعرفي نفسك تقولي لي أنا شايفة نفسي كويسة والحمد لله رب العالمين. بيبقى أكثر الإشكالية هو في عدم جودة تقييم النفس. النفس عدم تصور الصورة. أنا هديك صورة فرشة ل ل ل ل طلبة العلم لمستويات طلبة العلم هنقولها إن شاء الله بإذن الله تعالى عشان الإنسان يحدد مستوى العلم. خلينا أقول إنه أهم العلوم التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان رقم واحد علم عقيدة. لأنه علم إن العقيدة هو العلم الذي تأ تحدد فيه معتقدك انت بتعتقد يعني بتؤمن بتؤمن بايه؟ هو دي هي دي عقدتك كما انت مؤمنة تقول اه مؤمنة موحدة بالله يعني ايه مؤمنة موحدة بالله يعني اعتقد ان الله عز وجل اله واحد لا شريك له واعتقد انه سبحانه وتعالى متصف بكل كمالين و بكل جمالين و بكل عظمتين بكل جل واعتقد و هتعدد المتن اللي هو عبارة عن معتقدك لو عرفت تتسمعين هيبقى المثن اللي هو معتقدك انت اللي انت بتعتقديه فاللي انت بتعتقديه ده هو اول نصة من نقاط العلم انك تتعلمي اعقدتك ثاني علم من العلوم اللي الانسان يحتاج يتعلمها هي علم الثقة علشان اعرف اعبد ربنا ازاي الصلاة الصيام الوضوء الطهارة الغسلة من الحائب الغسلة من الجنب مثل هذه الأمو أريد أن أتعلمها كثير من الناس في فترة بداية ويجوا على التدين بيحصلوا حلم من عايز بقى حيزباع على ريت شوا واروح ما شاء الله أقولي لي ما كده اشتريه عشان احفظ وتعلم ناشي خلي كتبه في العقيدة وكتبه في الفرق وكتبه في السيرة وكتبه في التفسير كتبه في الحديث روح شيلها ست كتب وحطه في الشنطة وراحه بالشنطة وبيم بالشنطة وأعر بالشنطة ونائمة بالشنطة تأكل بمن بم لكن حقيقة هي وتجد تفتح كتاب الفقه تقرأ أول باب من أبواب الفقه مش عارفة أنواع النجاسات وأنواع المياه والأثر أثر منو التعين أنا مش عم كلام منده أنا بتحيلي فقه ده خليه الورا الصعب شوي تيقفل كتار الفقه ده ركيم خليني بقى في رقيده الإيمان بالله حلو أو الإيمان بالله دي أثناء الله وصفاته وما يجوز وما لا يجوز, يجوز إيه وما يجوزي أنا بسلاش في عقدي خلي عيني العقدة دا بين لازم حد يشرح لي. يقفلي فهم خليني في السير عشان رقيق تفتح السيرة. ما تفتح السيرة تلاقي تاريخ العرب البعيدة والعرب المستعربة والعرب العرب منو بتعمين انا مش عايزك دي خوش عنا بقى على طول عيسيه في السلم. ولد صلى الله عليه وسلم. قبل ما يوصل لمرحلة ما نتو ها ما ما تكون هي بطلت ريت السيرة ليه لأن بصراحة السيرة ده علمي مش أساسي للمؤخزة يعني مفروض أنت بالعلوم الأساسية وتروح عارف لك تافه السيرة برضو خليني بقى في القرآن. أحمله أهم حاجة هروح على طول أضبط لونك في القرآن وتروح ورحة على إيه وآآآ وتأخذ لها شوية مخارج وشويه وشويه تجويد وبعدين اكبر اشكاليه في التجويد انه بعد ما بتخلص الدورة بتحس انها شيخه بقى تقول حدش حابب يتعلم تجويد حد فيكم انا خدت اجازه حد فيكم حابب يتعلم تجويد انا ممكن اعلمه له وانا سهله جدا واسلوبي جميل ودي ودي من اكبر المصايب لانها خلاص خلعت لبس التلميذ ولبست لبس الاستاذ وهي لسه مش اي حاجة و ما مربسة تلبسة الأستاذة قعدت بقى عندها درس الصبح وعندها عندها حلقة دور و لقاء العصر و ما لم ترى هذا لو هي من النوع اللي ذائت من ا ا لا لأ اه اللي بتاع بزيطتها طعبة قوي بفهمتني انا في المخارج دي لا لا لا لا على علم التجويد كمان مش عايزها شوف العلم تاني علم اي تاني ممكن تجيب لي سير تراجم قصص اي حاجة كده هاتيه قرآن حفظ وتحفظ أول ربعين من البقرة وتنام عليهم لحد ما تموت بالسلام وتقرأ أول صفحتين في التفسير وتفضل قعدة فيهم ما نقول يا جماعة يزين مستيتيتونك اه تولا نجيب أول البقرة ونخلص أول ربعين في البقرة وترجع تنام تاني بالسلام وهكذا وتجد الإنسان طول حياته عمال يمشي من صفحة واحد و صفحة عشرين ويرجع يجيب تاني من اول صفحة واحد لحد صفحة عشرين وينام خمس سنين ويرجع يجيب واحد من صفحة واحد لحد صفحة عشرين وعمره ما وصل لتلتمية او ستتمية او جاب الجلد الأخيرة يعني انه وصل لجلد الكتاب يعني وهذا حال كثير من الناس الا من رحم الله انا وانت عايزين نبقى من رحم الله سمجل. بداية الطريق هي الارادة ارادة في السبات. إرادة الإدامة، اتخاذ قرار ذاتي. كثير من الأحوال لما تتخذ القرار، متعودة أن صحبتها لدخلتها على الطريق التداني هي اللي بتتبعها. مدرستها ومعلمتها لدرت على الطريق هي اللي بتتبعها. ممتها اللي خذت بإذها للمسجد هي اللي بتتبعها. فلما تجد إن صحبتها جوزت وسافرت في نم هي، أمها ما تجلس سلامة في نم هي. مدرستها اللي كانت بتعلمها راحت مدرسة ثانية. انم هي جذر الانسان لايف ضايع تايه ما عدا قيم سامطه لو لبست الخمار مش هتقلعوا لبست النقاب مش هتقلعوا بس ونقابه مش مرقاه محتمره مش محتمره واخته مش اخت حاجه كده حاجه كده في النص كده حاجه كده مياعه في النص فاعرفي ان طريق الوصول الى الله جل انت لازم تمشي انت لازم تمشي وانا بحب قوي قوي قوي والله معنى اللي هو في قول الله تعالى إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمِي. كنت بقول وأنا مشرح في هذا من فضل الله عزوجل عليا في شرحي في سورة الفاتحة كنت بقول أن الله عزوجل عرض الطَّرِ الطريق للسائرين عليه. لما قال إهدينا الصراط المستقيم اللي هو إذا صراط الذين أنعمت عليهم صراط المنعم عليهم. فكنت لي وقفة مع هذا المعنى في الآية فكنت قلت من فوائد هذا تعريف لهذا الصراط أول حالة انه لا تجزع من قلة السالكين فقد سلك قوم اخروا لانك انت لما تجي تمشي في طريق العز وجل احيانا من شدة الغربة تحس ان انت طريق موحش هو انا ماشي لوحدي ولا ايه هو فيش حد ماشي معي ليه هو محد بيعمل لنا بعبده ليه هو, هو, هو, هو انا اللي غلط ولا هم اللي غلط كل الناس ماشي في الجهة التانية فتحكس ان انت بدأت يحصل لك نعمل انواع الز فراط الذين أنعمت عليهم أهمت أهمت كانوا ماشيين كانوا ماشيين والطريق الله معمور معمور الأنبياء من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معمور بالصالحين من رفقة الأنبياء إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا المرسلين فلا يغرنك قلة السالكين ولا كثرة الهالكين خالص هتثبت هتجد إرادة ذاتية واختيار ذاتي أنه كمان صرنا الذين أنعمت علي إنه هذا الطريق لا يهدى إليه إلا المنعم عليهم ده طريق الإسفاف ذا طريق الإجتذاب فأنا أقيم نفسي التقييم الصح بدون حد جميلني وهم كلهم تقيين إن أنا الأخت ومسك الشنطة وراح الجامعة جاي من الجامعة الأخت راح الجامعة جاي من الجامعة الأخت راح الدرس جاي الدرس الأخت عاد على النت خلصت الدرس بعدين أجي في الآخر أقول تقييم نفسي عليني فيش حاجة خلصتها كل عبارة عن لقطتين من هنا كلمتين من هنا صفحتين من هنا ما عملتش كده حاجه ده يساوي ان انا في كيجي يا محسن اه اه ده يساوي تقييمي لحضرتك انك انت فحضامه لسه انت ما حاجة ما عملتيش اي حاجه خدتي ابى تتجحه وما كتبتيش على السطر خدتي واحد 2 وما عرفتيش تكملي لحد 30 ما عملناش حاجه خالص خالص كده يبقى انا هقيم نفسي بكده ان انا ماذا تعلمت طب وايه اللي بتعلم اصلا هدي بقى هنت صغيره كده اول معلش عارفه ان انا احيانا بساني بلوي انجليزي بس سامحوني لانه للاسف من يوم ما رجعت الشغل وانا بتكلم انجليزي فمعلش يتسامحوني انا اسفه بعتذر عنها ابتداء نوت لو حصلت سامحوني هدي لمحه بسيطة كده او التفات بسيطة كده الى الاقسام العلوم اللي اللي احنا ممكن نتعلمها وبالمرة ممكن عشان ما رجع لهاش تاني اقول المستويات المستويات للتدرج فيها قدر المستطع يعني ويريد تأكل لأخت معاها وراء وقالم تكتب تكتب كده لنفسها تكتب الخريطة العلمية ليا انا انا لا اخيكو سر انا قعد دلوتي فتحة بتاعتي انا انا عاملة نوتة صغيرة ليا كده كده كده كده كده الخطة الحياتية ليا أول عشرين صفحة كده فيهم الخطة العلمية وأخر عشرين صفحة كده الخطة العملية فأنا هبتدي معاكو من صفحتي وهقرأ معاكو العنوين بس بعد كده أنتو هتحشوا تحت العنوين اللي أنا أحشيه تحت العنوين كل واحد يحشي تحت العنوان ما يتناسب مع نفسه مع همته مع طاقته مع إراته مع طموحه مع رغبته وما شابه أول حاجة في الأقسام العلمية في الخطة العلمية أول حاجة هنقول أقسام العلوم أه أقسام العلوم بس قبل ما أخش بأقسام العلوم أنا كتبت 3-4 ملاحظات عايز أكد عليهم أول حاجة أنه الخطة العلمية تعتمد على التدرج إذا قلبت العلوم كلها بتمامها وكمالها خطوة واحدة تركتها كلها بخطوة واحدة لما حدش يقدر متقدرش تقولين أنت تخش على ثقة عشان تبقي إيه؟ كثقة الشافعية ولا على العقيدة ككشيف محمد بن عبد الوهاب، ولا كعلى الأصول كشيف مش عارف مين، ولا كعلى الفق ال التفسير مين؟ لا لا لا لا لا لا. إحنا هنبتدي إحنا هنتيدي ونتدرج، هنتيدي ونتدرج. فبعارف إن أنا مستواي في الأول بسيط، مش عايزة أقمة، ها؟ يعني إني حاسة إن أنا بسيطة. لا حتى وإن كنت بسيطة يصيرها أكبر. سيرها بحق ضخمة. ما فيش حد يتولد بيتكلم ولا حد يتولد بيمشي ولا حتى يتولد يعني حتى عزق ما الله يخش الحمام. لا لا خالص كل الناس يتولد. طارش تتكلم طارش تمشي طارش تعمل الحمام. وبعدين تا تا تا حتى حتى والأمهات يعرفوا بالذات صعوبة التربية في هذا الامر تعودي على على الكلام ده بشق الانفس تعودي على الحمام ده بطلوع الروح. تعودي على المشي ده بتأخذ وقت وهو بياخذ وقت. هي كده برضو. السير في طريق العلم يحتاج إلى صبر ومسابغ أهم حاجة لا تيأس لا تقنص لا تترك أول حاجة في الخطة أنها تعتمد على التدرج في شت المجالات ثاني حاجة في الخطة هي النظر إلى نفسي على أنها المستهدف الأول لأنه في كثير من الناس بت بطريقة الماركتينج بقى اللي هم يعملوا تسويق للفكرة يقولك شوف السوق بحتاج إيه واشتغل باللي السوق محتاجه شوف السوق بيطلب إيه و... ويعني مثلا أنت بتتاجر شوف مثلا السوق محتاج ملابس داخلية ولا محتاج الثلاث صلة السوق محتاج الثلاث صلة يلا افتح مشروع الثلاث صلة لأنه يراعي الناس إنما أنا في تعهدي في طلب العلم أنا مش هقول السوق محتاج إيه لأن حق الله للعلم سوق آه آه خلينا أقولها بصراحة يعني احنا اليومين دول عندنا مثلا السوق الراجح يمكن من ثلاث اربع سنين كنت دايما انا قلس وقول سوق التجويد كل الناس دولك اشتغل التجويد خش عالتجويد خلص التجويد بس السوق دلوقتي السوق راجح حاجة اسمها التنمية بشرية واللي عايز يعمل اي حاجة له تنمية بشرية خمس ست دورات بقيت مدربة بشرية ثم بطاطس بالتقليق وبعدين عمل بها نقيف ايه الاخر؟ اما هستفيد منها يتلينها هستفيد وكذا صح هتحصري شيء من الاستفادة لكن خذي منها على قدر ما يفيدك انتي يبقى اول حاجة انا حطاها كمستهدف في ذهني هو انني اتعلم لأعمل اوعي تتعلمي عشان تعلمي لان فقدر اخذتك تما انا درست او مش هعلم الناس ولا ايه انا حتى اقولتك ادريسي عشان تعلمي الناس انا بقولك ادريسي عشان تتعلمي تليني ام مال ماله يعلم الناس والله لو علم الله فيك خيرا ممكن ممكن تيجي قدام وتلاقيك استعملتي واستخدمتي في تعليم الناس من حيث لا تحتسفي و... ووسع الله عز وجل دائرات محبينك ودائرات المنتفعين بك والحرصين على علمك من حيث لا تحتسفي لا رفق الله عز وجل له بتاعي ولا بتاعك ذلك فضو الله عز وجل بس الاصل ان انا بتعلم عشان انفع نفسي ليه بقى خدي بالك انه 90% من الناس اللي بتعلم عشان غيره ها اول ما بيلاقيش الجمهور بيصدم ويعود القهكرة تاني او يغير النشاط هو كان يجيبوا جمهور عبره هذا النشاط ما جابوش يقلب حاجه ثانيه يقلب شعر يقلب قصص في كتير من الأخوات دخلت عشان السحه بس فيكه القصص وبدات تبقى كاتبة قصصية وبعدين ما اعرفش راح لحد فين دلوقتي احتمال تكتب سيناريوهات افلام بعد كده الله اعلم ربنا يستر فانا مش هدفي الناس عشان تبقى الخطه واضحه ذهني وانا بقولها لك اهو مش هدفي الناس خالص ولا يلزموني وعرف ان علاقتك لا توجد علاقة بالناس قضية لا توجد علاقة بالناس خالص. يعني هي بيني وبين ربنا إذا استعملني اقول لعله يعلم ان فيها خير وعلى الجانب الأخر اقول لعله يستدرجني اللهم استعملني لأني مخلصة ورزقني للإخلاص قفة بيني وبين ربنا لا علاقة بالناس لا يمكن بيحصني من فتنة الشهرة بيعصني من فتنة شهوة الظهور او يمكن انا مش مخلصة او صادقة القصة ما ليش علاقة خالص بيهم انا دايما بسقطها على ما بيني وبين ربي ودهم عدمهم قتريتهم الليتهم المسألة ما بيني وبين ربي دي في البداية يبقى أنا هتعلم إيه هينفع إسمحيني أقولك في الحتة دي كوني أنانية جدا معلش ليش أقول كوني انانيه جدا لانه في الاخره كله هيقول نفسي نفسي فانا عايزه من دلوقتي اقول نفسي نفسي نفسي نفسي بمعنى ذلك انا مش حريفة على المسلمين لا هيجي هيجي الدعوة جاي ونفع الناس جاي والدلالة على الخير جاي بس ما هيجي من مني, مني وانا صفر فقد الشيء لا يعطيه ان لم اكن انا تعلمت وعملت وصدقت واخلصت واحببت الله وجربت وبشرت وتأملت وتدبرت هقول ايه ناس مش عارف أقول حاجة. سبحان ربي العوين وانتو كلكم هتلاقيكو حسنها اكتر مني والله كم من انسانين استمعنا له فقال واجاد لكنه خرج الكلام من الازن الاخرى كما دخل من الازن الولى ليه ما فيش احساس ما فيش ايمان ما فيش حرار ما حرفش في حاجة نقف بتربيش تقولي في حاجة نقف في حاجة مفتعل انا بس عايزة منكم طلب واحد بس انا مش عايزه الاخوات تكتب اسئله وانا بشرح خالص اعتبروني مش بتكلمكم على النت انا بسيب الاخوات اللي بتكتب الخلاصه اللي انا بقوله تكتب انما اي واحده تعلق تعليق من جنس مثلا سؤال او استدراك او استدراج ارجو ان تكتبه في الورقه عندها وفي اخر خمس دقائق هسأل وتقوله ليه بقى انا بتكلم في حاجه اما عين تجيب حاجه مقاطعه اللي انا بقوله انا مش هكذب عليك انا بقول من دماغي فاللي بيحصل ده اشتت يعني حبل الافكار بيروح مقطوع فاحس ان انا يحصل لي نوع من الحماس عايزه ارد عليها ولا اكمل كلام ارد عليها لا اكمل كلام فخلي الاسئله انا هديكوا في الاخر ولو ربع ساعة ما عنديش مانع اكتر كمان لو انتم عايزين ما فيش مانع بس عشان نبقى منظمين يبقى في اثناء الدرس اللي بيتكتب فقط هو التلخيص اللي بقوله بعد اذنكم أول ما نستيجي نقول الدرس عبارة عن إيه اللي عفوا هون توكتع عشان اركض الكلمة أول ما نستيجي نقول يا جماعة اللي عندها استدراك أو عندها سؤال أو محتاجة لتوضيح أو في نقطة مش مفهومة ساعتها تكتوب إيه اللي انش عايزة إنما قبل كده أرجو ان الناس تبقى ملتزمة بهذا عشان ما توكش قطع لأن أنا غفب عن عني بصع على أساس تابع الصوت لا إطلا لا الحاجة لا ولا لا فمعليش بقى تصدروا علي أولوش طرجي بسم الله حل. يبقى انا في الحطة العلمية دي انا حريصة على اني ابحث عما ينفعني رقم واحد نفع الاخرين انا لك نفع الاخرين سيأتي تلقائيا ان كان فيك خير للاخرين هي ده الاصل هو ده الاصل قرضو ديجي نقول من الحتة المهمة اللي لازم نلفت النظر اليها قبل ما نقول الاقسام العلمية هي انه انه احنا لازم الانسان يفرش لنفسه فرشة اللي بسميها محو الاميه العلميه ثم بعد ذلك يتدرج فروقي نحو التخصصيه العلميه ان شاء ان نفسه في المجال العلمي الفطره الاولانيه هي عبارة عن المستوى الاول من العلم اللي العلماء بيسموه المعلوم من المفروض المسلم يبقى عارف. ما لا يسع المسلم جهل. ما تكون جهلان. أبجديات, العقيدة. ابجديات الفقه أبجديات التفسير أبجديات القرآن. برضو. أبجديات القرآن. أبجديات السيرة. أبجديات الحديث الأبجديات الأولية خالص دي المستوى الاول اللي ما إلا عنه لأنه من أنا هبقى إسلامي مش واضح ومش مفهوم لكن يساعد كمان أننا لما أتقدم وابتدي أتقدم وأعلى وأتقدم وأعلى وأتقدم وأعلى أنه يبقى لي أجل نفسي مجال أجل نفسي فيه أو فرع أجل نفسي يعني رغبة في أن أتخصص وده موجود أكثر في الطرح العلمي اللي هو أكثر توسعا يعني مثلا في الكليات العلمية المتخصصة أو في المعاهد العلمية المتخصصة يعني أنا واحدة من الناس قليل ما وجدت عدد من الأخوات يستمر معقل المجال المتخصص يعني عدد كبير من الاخوات مثلا فضلت معي عشرة عشرة اتنشر سنة ومع كلا بس تجد بقى مع مرحلة انك انت تبتدي تتناقش واذا تلاقي حصل تطوارئ الزواج والسفر والخيفة والانجاب والانقطاع وما وماماماماماما ستبقى يعني الله المستعان لكن على الاقل استفادنا ما نالجه على الله عز وجل به ونحن والحمد لله رب العالمين على علم وعلى دراية وإذا سألنا الله عز وجل نجيب لأن احنا تعلمنا ونعمل إن شاء الله بإذن إلى أقسام العلوم عشان تبقى في ذهننا العلماء بيقسموا أقسام ده مش كلان على فكرة أنا من أكثر من مصدر عشان أبقى أمينة برضو حوالي 3-4-5 3-4 خمس. احتمال خمسة مصادر في جدولت طالب العلم وانا حاولت ألخصهم لنفسي وبعدين الله عز وجل عملت فيه أكثر من محاضرة من كام سنة في كل المساجد اللي بدي فيها وعنت كمان كنت قلت محاضرة برضو على ما أذكر يعني في هذا الموضوع بس انا حسيت ان يماجع علي بين يدي استدامة هذا درس اني اعيدت التذكير به التذكير به ترتيب أجماغتنا ترتيب أسمغسنا في طلب العلم. العلوم بنقسمها، العلماء بيفسّموا العلوم الشرعية، العلمية الشرعية آآ إلى آآ آآ أقسام من العلوم. طبعا عندنا علوم دنيوية، الطب والهندسة والصيادلة وش عفواً وكل العلوم دنيوية. وهذه اللي أنا قلت على المقدمة إنها تبقى مكملة، لأنه أنا ممكن أدخل الله جل في القبر من غير طب، لكن ما أقدر أدخل من غير عقيدة. طب لو استطعت أن أجمع بين الطب وأضيف أجمع بين العقيدة وأضيف إليها الطب وليس العكس على فكرة يعني ما بعشر أقول إنه الطب هو المقدم وأضيف إليها العقيدة لا أنا ينبغي أن يكون عندي عقدي الأولاني وبعدين أضيف إليها الطب وأبرزه في الطب وأتخصص في الطب مش مشكلة هذا الشيء طيب فما عندك ما تلج على الله عز وجل أبي علوم اللي هي علوم القرآن القسم الأولاني من العلوم اسمها علوم القرآن القسم الثاني من العلوم اسمها علوم السنة، وقسم الترک من العلوم اسمها العلوم الفرعية المنبثقة من القرآن والسنة، قسم تابع من العلوم اسمها العلوم القادمة للعلوم الفرعية، القسم الخامس اسمها علوم المقاصد السادس علوم أخرى نقوله واحدة واحدة كذا بالشيء من التفصيل عشان إيه نيجي خلفية بسيطة عن كل مجموعة من من مجموعات العلوم اول وأهم وأخطر مجموعة من من من العلوم اللي هي أساسية وأبجدية، وذي كان السلف بيعلموها للأطفال من زنومة الأطفال الواحد على سن 9 سنوات يبحصل للسرشة، ممكن بعد كده يتدرج في العلو عشان يبقى متخصص في هذه العلوم. في قصة إن على الفرش أنا أتكلم دلوقتي على المبتدئ المبتدئ. أول نوع من أنواع العلوم اللي هو علوم القرآن، القرآن وعلومه. القرآن وعلومه أول جزئية فيها هي حفظ القرآن، حفظ القرآن. و يعني انا استحي اني اقول أنه كتير من الأخوات في سكة حفظ القرآن هي نفس استراتيجية العلم الشرعي بتخش على حلقات تلاقيهم بيحفظوا في البقرة تحفظي 40 وتمشي ترجع تلاقيهم دخلوا على الكهف تحفظي 40 وتمشي ترجع تقول لهم لا طب تجيبوا لي من جزء عامه بس انا بقول كده تحفظي 40 وتمشي وتلاقيها حفظة من النساء أول صفحتين ومن آل عمران آخر صفحتين ومش كله كده إنما مش مات كحاجة على بعضها وتجي تشوفي مستوحظ برضو كمان الله المستعان مستوحظ ضعيف مفيش متساعة مفيش جودة حفظ المسلمة اللي ماجي أن يكون عندها قصة من القرآن القصة من الكرآن ده قد إيه؟ على حسب طموحك إندي كل ما كان طموحي أعلى لما استوجبه أن يكون حرصي على قصة من القرآن يكون أعلى يكفيني من القرآن يكفيني من القرآن إجادة الفاتحة وإجادة عدد من السور البسيطة الذي ااا وتم ذيك الفعلة بزدبعتيجي عند مستوى الابتدائي خالص بداية الأولية خالص أنا بعرف الفاتحة أقرأها بصورة جيدة أقرأها على أي أخت من الأخوات المجيدات بصحة لي صحة لي أخطاء التلاوة أضبط أخطاء التلاوة ثم أشرح في حفظ ما يتيسر من الصور القصار لأحفظه من القرآن ثم إن بقى بحمتك حضرتك لي لأن حضرتك حافظ كتير جدا من الأشياء الدنيوية والأشياء اللي إلا تنفع ولا تضر فضلا عن الأشياء التي تضر بالفعل منفعش يبقى انا في في في حرصي على حفظ مش عارفة القصائد وال والله الموقف ده حصل فعلا والله العظيم صدقا كنت أقف مرة على على محل جرايد موقفتش على حالات جراي كتير يعني مره او مرتين او حاجة زي كده فلقيت كتاب اسمه كلمات اغاني عبد الحليم حافظ كده هو الكتاب اسمه كده كلمات اغاني عبد الحليم يعني انا وقفت قدام كتاب تمنح طب والناس بتسمع الاغاني طب يعني يعني ايه فايده ان يعملوا كتاب بكلمات الاغاني اه عشان الاشوه الموسيقيين الحرفين على حفظ كلمات الاغنيه بالظبط يجدوا بغيتهم حفظوا كلمتها بالضبط ولوحد منهم لما يغني الأغنية ما يغنيها بالشابه لا يغنيها باللفظ الصحيح يا ولد هذا شيء يعني وده في بلاد المسلمين على فكرة مش بلاد كفار ولا حاجة لا يعني بلاد مسلمين هنا عندنا هنا في المنسوق الكتاب كان بيتباع فانت يعز عليك ان الناس عريفة على حفظ اي حاجة بتتحفظ مع هذا مع هذا كتاب اللي عز وجل تجهز زهادة وبعض الاخوات اللي قيتها بتقول لي في واحدة بتقول لي انا مش هحفظ القرآن لانه مالوش فضل يعني ايه مالوش فضل القرآن حفظه مالوش فضل طب ممكن اسأل حضرتك حضرتك حفظة ايه اي حاجة من اللي انت حفظها اخت اللي ورا دي مثلا كانت استاذة في انجليزي وحفظة تقريبا نص قاموس في انجليزي هي ليه فضل ده له فضل حضرتك الحاجة اللي ورا دي تخصص كيمياء وما شاء الله حفظة مش عارفة كل الجدول مندليف بينه والح العناصر والعيونات والبروتونات والانتقالات والمعادلات والقوانين ممتازه طب وده لفضل يعني معنى حفظ القرآن من أجل وأشرف الأشياء ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كنت أسمع يقوله مفروض مش عارف رأسي تحدى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم من الشهداء للدفن أكثرهم حفظا للقرآن حفظا حفظا لا هو نصوص في الحفظ حق الله إليه لك نصوص في فضل الحفظ مش كتير إليه لأنه أكثر النصوص في فضل التلاوة وهذا من رحمة الله ولكن احنا بنقول أنه الحافظ تالي وهو أعلى من التالي فإن كان هذا أجر الحفظ فكيف بأجر فإن كان هذا أجر التلاوة ما بالك بأجر الحفظ فالمسلمة تحرص على الحفظ تحرص على حفظ القرآن وأنا واحدة من الناس بحيث أن هو أفضل ما يحفظ يعني حتى قبل المتون و قبل التفريعات العلمية او القصائد العلمية اللي بتتحفظ كل ده مرحلة ما بعد حفظ القرآن يعني انا بس عشان برضو انت ما يشديكيش واحدة زميلتك مثلا بتحفظ مش عارفة الأجرومية والتانية بتحفظ الجزارية والتانية بتحفظ مش عارفة وبعدين وبعدين انا اخش كمان احفظهم طب ان لسه ما عنديش قصة من القرآن ده الاختي دي عشان ما شاء الله ختمت القرآن واجدات بدأت تنفرق الى ما بعد هذا من المحفوظات انما انا لسه مش حافظة القرآن اللي حافظة لا جزء ولا جزئين ولا ثلاثة اخذيلي قصة من القرآن واكتيري من قصة القرآن لانه عندما يكون القلب عامرا بكلام اللي عز وجل هذا فضل عظيم احفظي القرآن بس عشان اقول أنا البداية الاولانية اللي يكفيني اللي ما لا يسعني كمسلمة اني اتركه على الاقل يبقى معاك الفاتحة وحابة من جزئها حلو كده سهلة دي؟ سهلة جداً اي اخت من الاخوات موجودا انا في المجموعة النهاردة حفظة اقل من جزء عامة عامة يتسألون ها؟ تعمل لنفسها تحدي انها لازم تخلص جزء عامة فخلال مش عايز اقول بها هي تقطها و... يعني من اسبوع لشهر ومش هجيب اكتر من كده من اسبوع لشهر قفليه سمعيه من عامة يتسألون لحد من الجنة والناس قرار دي مره انك توري الجزء كله محفوظ عندك تعال تعال يا دكتوره احنا عارضينه كلنا ماشي كويس جزاك الله خيرا جزاك الله خير طب سمعي كده البينه طب سمعي كده التكوير طبعا انتوا عارفين الحافظين عارفين هم بيغلطوا فين يعني بيبقى ثلاث اربع حاجات في الجزء هما اللي بيتغلطوا فيهم حاسينيهم ومظبطيهم برده جزاك الله خيرا بس استمتعي ان انتي حافظه جزء ولما تحفظي جزء هتلاقي تشجعتي على الثاني الثاني هتجري على الثالث هكذا هتكبري بس أنا بعد الجود أمم لا مش بعد الجود أم... بعد عدد يسير من الصور اللي تطوع بها صلاة هزوق عليك العلم التاني دبالت وده هدفي ان انا مش هقعدك تحفظي القرآن لا لا لا انا بس عايزة تضمن الأوزان معاك الفتحة هم عدد من الصور الصغيرة اللي تتقنيها يلا بقى نخش على الفقه يلا نخش على العقيدة ونسيب القرآن لا وقرآن معنا بقى أنا كان يسعني ان انا أوقف كل حاجة وقولي الله يكرمك عطوا الفتح قبل ما تنقص في اي حاجة ضر الفتح الله ان كل والله احط العذره رب الفلق والعذره بنف على الاقل عشان نصلي يوم لأن احنا داخلين على الصلاه لكن بعد كده القران معايا ها يعني انا هتعلم عقيده وانا براجع القران وهتعلم ثقه وانا بحفظ في الايات فهماني معايا بقى القران مش هتيب خالص ربنا يجعلنا واياكم من كان معه القران في حياتي وفي قبره وكان شفيعه في عرصات القيامه وكان قائده الى الجنه اللهم امين يا رب العالمين انا هتعلم القران هحفظ القران هتلو القرآن وهيبقى لي أوراد تلاوة وقدرة تحفظها هنقولها دي في التعبودية إن شاء الله بس من حيث العلم العلم بالقرآن رقم واحد إنك تعرف لفظ القرآن سواء تقرأه تقرأوا صورة صحيحة وملي هي دي الجزئية بقى جزئية الأوليية كانت أنك تحفظه في الحقيقة حفظ القرآن قبل تعلم التجويد لأن الأصل في القرآن إنه بالتلقي وليس بالفهم سواء في الحفظ أقار في جودة الأداء عشان أنت بعرف يعني كتير من أخواتي اللي بدأت بتعلم التجويد عشان تيجي تطبقها بيطلع عنا على المطارد تطبق يعرف قاعد بس ما رافش تطبقها تعرفش تطبقها خلف فهنا الآية بس ما تعرفش تسمعها خلف ولذلك من أفضل أوقات إدخال القرآن لأو قد بتعت العيال الصغيرين تحت الستة وسبعة وثمانية الحاجات دي اللي هو بيقول الآية زي ما الشيخ بيقولها لو عارف مخارج ولا عارف أحكام ولا عارف حاجة إنه بيقولها زي ما الشيخ بيقولها بالضبط ويسمعها زي ما الشيخ حفظها له بالضبط هي دي المرحلة الذهبية لحفظ القرآن قبل ما نخش على فهم المعنى أو فهم الحكم في التجويد أما وقد تأخرنا الله المستعان فما لا يدرك كله لا يدرك كله فيبقى على قال نبتدي نبتدي بفضل الله عز وجل ونحاول ونقرب ونتواصل بحيث نبقى يبقى نقصد من حفظ القرآن طيب أنا عشان بحثة متأخرة كده أكتشف أن أنا للأسف الشديد لفهم القرآن ولا بعرف أن الطفل الصغير كان بيعمله تلقائية بالتلاق من شيءه لأنه بيجيد بيجيد التلاوة من غير ما يعرف الأحكام ويجيد التسميع من غير ما يفهم الآيات أنا بقى كبيرة كده بقى دلوقتي وووشرطة مش عارفة مش عارفة مش عارفة, عارفة. فاحتاج أضيف إليها العلوم الأخرى التكميلية العلوم الأخرى اللي تبع للكوران ومن علومي علم التقويد ما دمت أنا مش عارفة عندي رواسب من القراءة الخطأ والنطق الخطأ وبقالي لي 30 سنة ولا 20 سنة بقراءها غلط فهحتاج حد يقعد فقدماته ويقعدوا لي لا مش كده لا لا لا لا انت بت بتفخميها رأييها رأييها كمان رأيها تاني رأييها وده اللي ما يهنني في التجويد عشان تعرف وتحريف تلوتك اهم من انك تسمعي مثل الاحكام والنظر التالي الاحكام انك انت تجد نطق بالاحكام لا اهم حاجة فضل العزه اللي احنا متميزين في هذا المجال عندنا في في مصر وفي المنصوره خصوصا والاظاهره على وجه الخصوص متميزين في هذا في هذا المجال ولله الحمد فيبقى تجويد القرآن بس احنا قلنا في الحته المغرض اللي انا عايزه احذر منه توعي لما تخش على تجويد القرآن تركيني هناك يعني تروحي هناك ت لبقى. طب دي يا لو كده حفظي طب حافظ اللي بعدك طب قري اللي بعدك طب قري اللي بعدك طب قري اللي بعدك وتفضل قاعده هناك وانا اتفاجئ وانا كنت احيانا بروح في بعض دور القران حفلات التخرج للاخوات من ده واقول كلمات مش عارف ايه احيانا من بعض الاسئله اللي خوات المحفظات او المتقدمات جدا بتسالها لي اسئله عبارة عن ادجديات الفقه ادجديات الفقه مش عارفه ليه أنا خلاص لزقت هناك، لا دوم تلزق هناك. حتى لو أنتي ناوية ربنا يستخدمك واحنا تعالي. خدمي وبرضو ما تحبيش نفسك من العلم بقيت العلم. فاربع لشان انا دخلك ك كبيرة و ولغتي و... متأخرة و... واحنا تعرب عرب ومش عرب لأننا عندنا خصامة على اللغة العربية فبنقرأ القرآن كأنه كأنه طلسم. دا دا دا دا دا دا دا يعني مش فهم مش فهم الله الآيات سبحان الله كلام ربنا بس أنا أنا خير فتجدين معقولين إلى العلم الثالث اللي هو علم التفسير وعلم التفسير أنا كان في القرآن قلتلك بداية المستوى البداية وفي التجويد يمين بس انك تحررت لا وبقطع النظرة عن انك حاجة او انك تبي عارف النظر بتاع الاحكام لا تحرر التلاوة صح في القر تفسير القرآن أهم حاجة نبقى عندي خلفية سريعة عن على الاقل الجزء اللي انت تقرأي ما تبقيش تقرأي حاجة على انها طلاسم فداينا انا ابتدي للاخوات طالبات العلم بتفسير يسير يكون تفسير يسير والاخت تربط نفسها بقراءة مثلا ففحة من القرآن عاملها في من مسجد بفضل العز وجل في اكتر من درس ففحة اراية مع فهم تفسيرها من ابسط تفسير بين يديك بس لازم قوسين شرط ان يبقى تفسير صحيح عشان انا مش عايزه على التفسير عشان تفسير واحد أشعري. في الصفات ولا واحد معتزلي مالي ينفني في الصفات وانا وانا في تفسير من احسن التفسير للمبتدئين وانا بالاسم التفسير الميسر تفسير ميسر من العلماء نخبه من العلماء الميسر هنا لا اسمه التفسير الميسر نخبه من العلماء من علماء المملكة السعودية اللي زي ورأي منه اللي هو تفسير الشيخ أبو قرية الجزائري أيسر التفسير برضو جميل ولطيف وسهل وسلس او اي مختصر من مختصرات من كثير المحقق مختصر تفسير من كثير المحقق ثلاث انت أنت يا ثلاث كل شيء تكتب حاجات تيجي على بالك انا عايزاكي تشيلي دي كمان الكيبورد وجيبي انا بتوه معاكي <تصفيق> كل ما اشوف حاجه على عيني معه. من على الكيبورد زي ورقه وقلم وقل وكل على بالك كتبي. فوتي حاجة. كتبيها. علشان بنبسط يبقى متفاعل بس أنا مش أنا بقى معلش <تصفيق> يبقى التفسير الميسر تفسير أبو بكر الجزائري الميسر هرد بس على اللي عيني طب حق الله السعدي ده ورشه بسيط حق الله يعني تفسير السعدي تفسير زي السهل الممتنع كده سهل انت تقريه وتستعلق انه سهل لكن هو حق الله دسم جدا في علم عالي جدا وفي وفي في فقه وفي عقيده وفي فكر يعني لا يعني انا بحس ان تفسير السعدي عايز انا انا بحطه في المرحلة الثانية يعني في المرحلة الاولانيه ممكن احط تفسير الميسر ممكن احط اي مختصر من المختصرات الكثير المحقق لازم تبقى محقق ممكن احط تفسير الشيخة بوكر الجزائري هناما في المرحلة الثانية الانسان ممكن يحط مثلا تفسير السعدي ممكن ممكن يحط تفسير الجلالين ممكن مرش انا يحفي تكتين ايه نوع تاني من انواع الدراسه التفسيريه اللي هي في المراحل المتقدمة بقى هل الانسان يقدر يجيب امهات التفسير آم مش بال... مش بالطول كده لا بالعرض بقى بالطول ده اللي هو ايه اللي هو اللي انا بسميه مثلا انت بتجيبي الصفحه وتقرايها وبعدين الصفحه اللي بعدها انا ماسكه صفحة مثلا بجيب الاولى واقراها الصفحه الثانيه واقراها الصفحه الثالثه واقراها إن في مجال علم التفسير لي هي الصفحة دي ها مش الصفحة ما تبقى الصفحة. تبقى الصورة دي صغيرة مثلاً كل أحد كل أحد السطر ده الايه دي وبعدين أجيبها من كل تفسير ده في المرحلة الأكبر بقى مع مرحلة الكبر بقى دي في في في في في الطبري في ده بقى لما إيه في المراحل المتقدمة خذوا بالك نحنا نقول طعام الكبار ثم الصغار طعام الكبار ثم الصغار عارفة لو واحدة بدأت على التفسير بالطريقة دي مش هتخلص صورة بالطريقة اللي هي بتاعت الكبير ده نهاية تنسك الاية وتقعد بقى تنط وتجيبها من هنا وتجيبها من هنا وفترة نفسها عالم الاسلام هتطلع بكتير قوي بكتير وقوي هتخلص لها جزء بكتير واعطيه بط وتنام وتهدي تاني لا انا عايزة ابقى فهمة الفهم المبسط الميسر عن الكرآن كله احسن ما ببقى نحريرة في صفحتين وميح. بلاغة في زيت القرآن. لا، ده الفرق في التلقي خصوصاً أنا بقول إيه أنا عايز أفهم نفسي. أستطيع أن أحصل من نفسي بني أفهم معنى الكلام والمختصر و... و... و... البسيط لمراد الله عز وجل من العين. هذا يكفي. بالمرحلة الأولى في التفسير معكِ تفسير الميسر معكِ أي كتب من الكتب اللي أنا قلتها في المرحلة المتقدمة. دي تبتدي تضيف تضيفي التفسير اللي هي محتاجة جهد, جهد أكبر في المراحل المتأخرة هبتدي في التفسير التدبري اللي هو الإنسان يتنقل بين التفسير ليجمع يجمع المراد أو اللطائف أو النكات الجميلة اللي يقف عليها من شدة التفسير وذب تبقى في مرحلة الشرح يعني في العادة الإنسان لو يباشر شرح التفسير أو كده بيحتاج أن يتنقل ما بين التفسير اللي ما يقدرش يقول من واحد بس مش هينفعين مش لكن اللي مبدئيا هو إيه؟ اللي تحطيه في ذهنك اللي هتحطيه في الكتاب اللي هتشتريه في مكتبتك البدائية دهير اشتريت مصحف عشان اقرأ لبثيلي اختي تقرأني او حاولت اجيب شرية الحصري مثلا او نزل الحصري عندي عشان اتنع وقول وراه عشان تبقى تعريض التلاوة انت انت افضل المشافعة اني انا اقول ويتسمع من اوالتي و... وتعلق على الخطأ اللي انا بغلطه البرحال بعدها اني التفسير الميسر علشان علم. علم التفسير يبقى أنا كده عندي إلمام النوع الرابع من علوم القرآن اسمه القرآن وعلومه اللي هي علوم القرآن والحياة علوم القرآن كمبحث كعلم هو علم لا يضع في للمرحلة الأولى يعني علوم القرآن من علوم المرحلة الثانية والتالتة وانتقالي يبقى أنا عندي في المرحلة الأولى بحط تفسير ميسر بحط القرآن نفسه إني أحفظ الجزء الأساسي اللي هصل بي بحط جودة القراءة للجزء اللي هصل بي على الأقل في المرحلة الثانية هزود في حفظ القرآن لحد ما تمه وهبتدي حصل تحرير جودة التلاوة مع فهم الأحكام وهبتدي أزيد في التفسير في كتاب أكثر عنقاً عن الكتاب اللي كنت بقرأ منه وليكن استعدي وليكن الجلالين وليكن تفسير الشيخ مصطفى العدو يعتبر كويس جداً في المرحلة الثانية برضو بعد كده في المرحلة دي ممكن أضيف بقى أن أنا أبتدي أضيف اي كتاب من كتب علوم القرآن المبسطة الأولية، وليكن يكون على سبيل المثال كتاب نبحث عن القرآن الشيخ قطان، او غيري من الكتب الأكبر، ك... المرحلة في المرحلة الثانية. بعد كذا في المرحلة الثالثة ممكن يعني أجيء لأمهات في هذا الأمر، لكن انا مكتفية بالمراحل البسيطة الأولانية. يبقى دي بالنسبة للموا المجموعة من العلوم هي علوم القرآن. اتعلمت فيها عشان ما نترجى بس تعلمت فيها أننا أحفظ القرآن اللي به صلاتي هأجيب تلاوته آخذ فرشة عام أو يعني محتوى عام مبسط عن القرآن كله إنني أفهم معناه بس جيت تلاوة مش حفظ الحفظ أنا قلت كمية البسيطة الأولانية الثانية اللي هي نوع تاني من العلوم كانت اسمها علوم إيه علوم صن يبقى النوع الأولاني من العلوم كان علوم القرآن. أنا أريد حضرتك لما تحطي الإسكيمة دي هتكتب في كل واحدة منهم المستوى اللي انت فيه وهدفك في خلال السنة دي مثلا أو السنتين الجايين هتعملي إيه تترقل إيه تترقل إيه وبفضل العزز جل بعد سنتين ثلاثة هتبعي نفسك وصلتي المرحلة ايه عشان تنطلق لي تبعد خاربأ خمس ستين تنطلق للمرحلة ال الثالثة بعد أربعة 4... بعد خمستاشر سنة ممكن تخش على المرحلة بس الخطة دي مش هتساقط مع المحابرة مع ال أيوه مع المحابرة إلى المخبار خطة العلم والتعلم دي مش نسيبها معانا دي لحد ما نموت ما بيصلص العلم النوع الثاني من العلوم اللي هو علوم السنه وعلوم السنه دي أنواع من العلوم اول نوع من العلوم اللي هو تعلم متون الاحاديث متون الاحاديث دي إنه انا يبقى لي علاقة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اني اقرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرا واقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانبسط من هذا. ودية في المرحلة الأولانية بتبقى ملحقة مع اللي هو تعلم شروح الأحاديث أنا عندي العلم الأولاني متونى الأحاديث التاني شروح الحديثين متونى الحديثين ننقى في الأحاديث وأنا بلحق فيها مع مع المرحلة الأولى الشرحها لأنه في العادة الإنسان بعيش مثلا هيجيب البخاري بقى من أوله الآخر ولا مسلم من أول وأخر وإنما هو ببقى عايز مثلا من أكبر الكتب وأشهرها و سبحان الله زاعة وله قبول عجيب عند الجميع الأربعين النووي كتاب جيد جدا كبداية يتعلم فيه الإنسان مادة الحديث ويتعلم فيه الإنسان شرح الحديث ويبقى كده جاب فرشة أولية في علم الحديث بكتاب واحد بس الأربعين النوويه شرح أي شرح ومن افضل الشروح لل40 نووي شرح الشيخ بن المناوي مختصر وبسيط جدا بسيط جدا ما فيش روح اخرى كثيره جدا بس يبقى انا كده عملت بربط عفرين بحجر واحد اخذت النوع الثاني من العلم والنوع الاولاني ما علمتش نفس الكتاب النوع الاولاني كان اني اتعلم متن الحديث متن الحديث اني اسمع واقول ويحبذا بقى لو حفظت لك ال نووي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما فمن كانت نيته وسمع كده ما سمعتش يبقى على الاقل قريته كويس عرفت اتعلم ازاي اقراه كويس ثم فهمت معناه كويس يبقى انا كده جمعت بين الاثنين تعلم متون الاحاديث وتعلم شروح الاحاديث في المرحلة الاولى زي ما قلت انا ببتدي باحاديث بتاع صغيرة يعني مثلا حلو جدا جدا ال النووي كبدايه شرح الشيخ بن عسينين شرح بن رجب الحنبالي في جامع العلوم والحكم حاطط الاربعين نواية ومزود عليهم كم حديث كمرحلة اولى كحاجة ممتازة جدا ممكن كمرحلة ثانية متقدمة شوية ان انا ممكن اقول شرح رياض الصالحين لان رياض الصالحين اكبر وفي متعدد الابواب بس اجيب نسخة محققة علشان الاحديث تبقى صحيحة لان في بعض الاحديث البعيثة في رياض الصالحين كدية انا هسقطها يبقى نسخه محققه ويجيب شرح معتمد من اجمل ما تقراي له في شرح رياض الصالحين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طيب رياض الصالحين شرح الشيخ ابن عثيمين هذا ممتاز جدا جدا ده المستوى الثاني المستوى الاولاني كان ايه الاربعين النووية بس شرح يعي أي شرح صغيرا مختصر في شرح صغيره جدا الشخص شف... بعشان نسميه من ده كتيب يعني هس فوسه خالص بس جميل كبداية ممتاز جدا في رأيي ما راح المتقدمه أكتر من كده كمان بقى ان انا بتيجي بقى أقرأ المدونات الكبيرة أقرأ مثلا البخاري أقرأ مسلم أقرأ الترمزي أقرأ النماج أقرأ وقرأ شروحهم كمان دي ما راح أقوم بتقدمه قدام بقى خالص التالت والرابع والخامس والساده أقرأ الحيداري أقرأ شروح الحديثية مثلا شرح مسلم الناوي أتيت في هذه الكتب بس دي مرحلة مرحلة متقدمة خالص بقى. أنا بتكلم عن مرحلة الأولية بس عشان بقى حاطين يعني خطوة واقعية شوي. بس في المرحلة الأولانية في علم الحديث أنا برضو زي ما كنت بقول في القرآن كذا مش أخش على كلهم علوم القرآن التخصصية في المرحلة الأولى. إن انا في المرحلة الثانية، يعني بعد مخلص بقى مثلاً القراءة الابتدائية الأربعين النووية والناء الناء اللي أنا عملتها في رياض الصالحين أبتدي أخش بأننا نأخذ خلفية عن اللي هي علم الحديث دراية اللي هو الصف الثالث من علوم السنة اللي هو علم أصطلح الحديث. اللي هو اني افهم ازاي يحكم على الحديث بنصحيح ولا ضعيف وبردو هي دي نفسها فيها مستويات ممكن ابتدي بالكتب البسيطة الصغيرة زي تيسير مصطلح الحديث مثلا منظم جدا جدا وحلو جدا جدا شرح البيكونيات تعشيتنا سامين برضو كويس بلاصيف صغاراً كبداية كبداية في العلم مع المراحل المتقدمة في أنسان يأخذ البحث الحديث شرفاً وزاد النظر يأخذ الكتب الأكبر من هذا ما فيش مشكلة بس البداية ونخود بالك إنه العلوم المتخصصة تبدأ شي فيها في المرحلة الأولى لا تبدأ في المرحلة الثانية يعني أنا بدرس مصطلح وأنا لسه بقرأ في, في النووي في, في اللي هو الأربعين النووي لا لسه لسه بدرى عليه أنا لسه أول أدرس الحديث الأول ولا انا بكره حتى في رياض الصالحين والشروح لا قدام قدام لما بتدي اكبر عن كده فبتدي اخش في مصطلح الحديث بتكلم بقى عن يعني كعلم تخصصي اللي هو علم الحديث زي ما العلماء سموه علم الحديث درايه لانه الشروح بيعتبروها علم الحديث رواية فكده احنا بقى ب اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ترككم معيته مسكتهم به فلان فاضله بعدي ابدا كتاب الله وسنته حتى فرشة بسيطة خالص عنهم. إنما يهمني النوع الثالث كمان من العلوم لأنه النوع الثالث من العلوم معبار عن علوم اختصرت الزمان وجمعت وعصرت وأعطتني أشرب اللي هي علوم المستخلصة من الكتاب والسنة. مش أنا اللي استخلصت لا العلماء درسوا وبحثوا وصنفوا وأعطوني العلوم قال لي فيه علم يستقى من الكتاب والسنة اسمه علم الساق. وهو الذي ينظر فيه إلى فقه العبادات وفقه المعاملات التي فيه وفي علم يستقى من الكتاب والسنة الفقه الأكبر اللي هو فقه تحرير عقيدة الإنسان اللي هو الإيمانيات الإيمانيات, الإيمانيات مش العملية دا الإيمانيات فدي اسمها علوم متفرعة من الكتاب والسنة دي المجموعة الثالثة بس قلت علوم القرآن وعلوم السنة والعلوم الفرعية المنسقة من الكتاب والسنة اول حاجة في العلوم المنبتقة من الكتاب والسنة اسمه علم العقيدة. علم العقيدة ده من من أهم العلوم التي يبدأ بها ليه؟ جمع جماع للكتاب والسنة وانتقى اخطر علم وكتب للأدلة بتاعته من الكتاب والسنة في مختصرات بسيطة تحدد معتقدك كمسلم عشان أنا ما تقولش. فلازم المسلم يتعلم العقيدة. فلازم المسلم تتعلم العقيدة. اول حاجة ابتديها في علم العقيدة اي كتاب صغير بسيط رقيق جميل في علم العقيدة وانا كنت بدور علشان انا كنت اقيل ان انا هاشرح في العقيدة فقلت انا ممكن ابتدي بحاجة تغمامة جميلة كده انا شرحت كتير جدا كذا مرة شرحت كتين سؤال وجوار على الشيخ حافظ حتمين كتب تسهيل العقيدة تسهيل العقيدة للشيخ مصطفى العدو عبد للشيخ عبد الله الجبرين للشيخ عبدالعزيز بن باز حات الشيخ محمد فريدون كتاب كتب تسهيل العقيدة دي كتب الشيخ محمد بن عبد الله بالصغيره الأصول الثلاثه أصول اللي أنا مش عارف لهم كتب الصغيره اللي هي ال البسيطة دي من الحاجات الحلوه جدا في المستوى الأول الحين أنا كنت واقفه على كتاب عندي هنا عجبني بس مش عارف يبقى موجود ولا لا ياريت تبحثوا تبحثوه على النت ولو هو موجود وتقدر تنزلوه نبتدي نشرح منه اسمه العقيدة الميسرة هتقولي كتب ده ويصدر عن مجلة, الـ الـ الـ مجلة البيان كان نازل مختفر جدا وعجبني جدا أنا عموما هدور عليه لأننا شكلنا كده مش هنلحق هنخلص النهاردة يعني لأن لسه هنكمل العلم وبعد كده هنكمل العمل فممكن نمد الموضوع للمرة الجاية برضو إن شاء الله بإذن الله تعالى معلش هتطول شيء بس هتبقى فرشة معانا مدى الحياة يعني فإن شاء الله بإذن الله هتحاول إنتو تحاولوا وأنا حاول إن إحنا نجيب أي كتاب مختفر في العقيدة وجامع بس لا يزيد مثلا عن 50-60 سفحة عشان مش عايزين أسول من كده عشان نبقى ماشي مع المستوى الأول اللي إحنا بيقوله ده في العقيدة بعد كده المستويات التانية بقى ان الانسان ممكن مثلا يقرأ في كتب اكثر يعني حجم في العقيدة مثلا يبتدي يقرأ مثلا مجموعة الاشقر عمر سولي من الاشقر حلو جدا يقرأ في ادحس مثلا مختصرات معارل القبول اكثر من اخ اختصر معارل القبول يعتبرت مرحلة اولى او تانية يعني في النص كده برضه يعتبرت كويس الكتب اللي هي يعني كتاب لشيخ محمد حسان الشيخ احمد فريد مش عارف كتب كده اكبر شويه بس ماشي ماشي ماشي في ماشي يعني في التصنيف العلمي مش ثقيله لا بسيطة اصول بس بسيط وعبارات سهلة وسلسه ويفعن بعد كده يا ستي بقى ربنا يكرمك ده وتبتدي تقرا في التخصصيه اكتر يبتدي بقى يقرأ في شرحه التوحيد يبتدي ايا كان الشارح يعني مثلا القول المفيد بتاع الشيخ العسيمين او اي شرح لكتاب التوحيد هل ممكن يبتدي يقرا في العقدة الوثائقيه في العقدة التحويه ممكن يقرانا ليه؟ هو شغال عليكم سامعين كده؟ يا من... الش... رب خلاص الحمد لله كده اشتغل السماعه صح؟ لو يعني السماعه وما هي, هي ليه يعني نقطة इंग्लिश اه طب الحمد لله خلاص الصوت وصل هو فجاءه قطع وانا بقى شغلته ثاني وانا فتحت شطره هو <تصفيق> برده لطيف والله الشهدي ان احنا في هنقف عند الجزء الاولاني ده اللي هو ايوه ايوه صح ده موجود فين بقى العقيده المستمره من الكتاب العزيز سنن طه تأليف احمد بن عبد الرحمن القاضي موجود على النت ده مشروع ملتزم اي نعم موجود خلاص لو نقدر ننزله ونشرح منه لانه عجبني انا بالصراحة قادرا بدور عندي في البيت لقيته, لقيته صغنن جدا وخفيف جدا ولطيف جدا وجامع فقلت ده كويس والله احنا ممكن ننزله نزلنا بفضل الله انت بقى. <تصفيق> طيب خلاص انا حاول ان انا كمان انا لسه ما نزلته ان شاء الله هحاول انزل بس هي كفكره كبدايه انا كن أنا, ح... انا كنت حريصة ان انا اجيب يعني اصغر حاجة جامعة علشان انا نفسي اجربوا الشعور بان احنا خلصنا كتاب فاهمه تحسي ان انت مبسوطه كده. ما شاء الله انا خلصت كتاب في العقيدة بيفتح نفسي جدا على اللي بعده واللي بعده واللي بعده بينما اسلام بتيجي حاجه كبيره اول ما اخش اخش على المعارج مش عارفه اخلص الجزء الاولاني اصلا وانام جنبه واصحى انام جنبه تاني واصحى وانام جنبه تاني مش هنجز فاحنا خلينا كده بحاجات صغيره ان شاء الله تبقى لطيفة جدا بسيطه كده احنا النهارده قلنا الفرشة انا كلمت يا اطول في الشرح اكتر من كده عشان بس عشان الوقت وعشان الوعد اللي انا قلته ان انا ادي فرصة جيدة ل الاسئله اللي انتوا هت هتكتبوها يعني انا هكتفي بكده ان شاء الله في المره القادمة باذن الله تعالى اكمل الاسكيمه ونكون نزلنا الكتاب عشان لو فاض وقت السكيمة مش هتبقى كثيرة يعني او الخطة مش هتطول اكتر من كتير يعني فنبتدي على طول بإذن الله في الكتاب بتاع العقيدة ازاي نعرف ما نحتاج اليه يعني ممكن نسأل اه يلا اسأل ولو الانسان بيزعل من قلة اهتمام من تعطيهم الدرس يعني مش فاهم قلة اهتمام من تعطيهم الدرس يعني اللي بتعلمني ولا انا اللي بعلمه اللي بعلمهم مهم مش مهتمين بيا يعني انت اللي بتدي ولا انت اللي بتسمعي ما ربما ربا مبلغين اوعى من سامع ايوة دي علاقتها بالموضوع مش عارفة المبلغ اللي هو اوعى من سامع ده بيعطى القسم الاول من العلم البسيط ثم يتفوق على استاذه بعد ذلك فينطلق في العلم ويصل الى مستويات اعلى في العلم عن استاذه اللي علمه الجزء الاولاني من العلم بس هذا لن يغني عن انه يحتاج الى الجزء الاول من العلم ايوه ازاي نعرف أنا تفتح لو تفتح يعني, يعني ايه متون الحديث الحديث عبارة عن حاجتين اسناد و متن الاسناد اللي هو سلسلة الرجاء حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اول قال ده اسمه متن الحديث مثل الحديث مثلا انا قلت انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ده متن الحديث المتن اللي هو ما بين القوسين اللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم ده علم دا علم علم ما قبل القوس علم اسمه علم الاسانيت او علم المصطلح او علم الحديث الضراية وعلم ما بعد القس اللي هو الكلام الجalnızه الحديث علم تاني اسمه علم الحديث علم المتون الحادثية والشروح الحادثي المتون الحادثية اللي هو رواية المتون متون متون الشروح اللي هو شرح المتن نفسه اللي واني اثنبت من نفقه وعقبته وما شاد انا بعطي لو مش الانسان تأثر لو مش الانسان تأثر لا الانسان لو مش تقصر لاني اصرت كل تروب الحتة دي عندي فيها اشكال ربا مبالغ او من سامع هذه في قدرة الانسان على استيعاب العلم والتفق فيه يعني لا تستطيع انكبوث انا ولحد الحال انت عندك عالم جهبز نحرير كبير من الذي علمه؟ اول من علمه كان انسان بسيط ليس من عنده من العلم الا فقط مثلا اوليات التجويد اوليات القرآن لكنه شيخه وعلموا الجزء الاول ثم هذا الطالب زاد على شيخه وتقدم انتم بتكتبوا بسرعه عندي مش ف... هلحق ااا ايه الاشكاليه دي انا مش عارفه خلينا نبقى نشرح الحديث بتاع ربه رب مبللن أوعى من سنه هي اللحظه مش كده بالظبط بس نبقى نشرح على بعض عشان انا حاسه ان في اشكاليه عندك في الفهم معلش لو حتى تكلميني على التليفون وهنحاول اوصلها لك هل هد من معرض الجامعه ده انكتب المرجع حضرتك و لا لا لا ادرسي بصي كل اللي معاها وقت تقدر تستغله في اي حاجة استغليه يعني انت معاكي وقت فايد انا اصلا مش هدي لمره واحدة في الاسبوع عشان ابقى قطقه لان انا بدي في المسائي فانا مش هدى للمرة واحدة فالاسبوع من المغرب ل لبعد ناشى بحاجة بسيطة حتى انا طولت النهار دا. يعني ان في مكتب الكلام لكن ما تقدرش تعتمد على دا الوحده لو انت من بتوع النت يعني اللي مبرعوش من دروس أو... أو... او كده لا ما ينفعش فكل ما يتأثر لك حاجة حاول تست... تستفيدي منها فضل الله عز وجل واجمعي بين هذا وذاك وربنا يا عيني كرام باش نازم يبقى لك خطتك اللي بتحاسب انت فيها نفسك ما تستميش ان المعدو اللي لا أنتي يقالك تقييم ذاتي. قتالب مصري اتعودنا نعمل الحاجات تحت ضغط طبعاً في فقط. دينا نمشي في الحاجات اللي حضرت دكتورتي على وحدنا. فايد يعني نعمل لكم ضغط وامتحانات. ما عنديش ناس. <تصفيق> نعمل لكم ضغط وطبعاً امتحانات. طب إيش مش مشكلة؟ <تصفيق> لا مينتو عايدي. بس هو طبعا انا بقوله انه في نوع من العلوم يعني الانسان بيأتيه لانه حريف على الاجر انا ممكن اقوله انه من اكتر الاشياء اللي تقهرني وتلزمني هي طلب الاجر طلب ضيد الله عز وجل طلب الحرص على درجات العلاء في الجنة وما شابه دي ضغط اعلى من الامتحانات والمتابعة و... بس ما فيش ما اللي عايز امتحان انا فيما تجد دخليها افتيار هو اللي عايز امتحان يقول لي اسم وانعمل امتحان ما فيش مشكلة ذكرت حديثك ان الانسان لو مش تأثر لن يؤثر طيب مكوت ربه مبلغن أوعى من سامع ثاني برضو نفس الكلمة يعني أنتي ربة مبلغن أن أوعى من سامع ليست لها علاقة بالتأثر القلب هي لها علاقة بالتحصيل العلمي الوعي العلمي والادراكي يعني ممكن الإنسان الحديث أنا للربنا ذكرني الحديث الحديث نفسه صلى الله عليه وسلم ضرب مثل ما جاء الله ماتاه ما الله عز وجل من الوحي و و يعني ونزول على الناس كالغيس. ويذكر بعض نماذج من الناس في نا... ناس كأناقيع عن الماء و... و... وفي نماذج انبتت العشب والكل. أنا نفسيا نص الحديث للأدب هو الحديث من اللي بيتكلم على التأثر القلبي. انما بيتكلم عن الزيادة في العلم. ممكن الطالب يبقى تلميذ صغير عنده أستاذ ابتدائي. خلاص. عشان بقى يبقى عند التلميذ صغير عند استاذ ابتدائي يكبر التلميذ ده ويبقى اشتر من استاذ قدام لدرجة ان يبقى استاذ في جامعه فيبقى الاستاذ لما بلغ للطالب لما كان تلميذ ابتدائي بداية العلم كان مبلغ لكن سامعه اوعى منه ان ربنا فتح له في الفهم وفي العقل وفي الادراك ربع مبلغ اوعى من سامع يعني ممكن اللي بيسمع ده ممكن في يوم الايام يبقى منك واسكى منك واشطر منك ما لهاش بالمصدقية بالمنطقيه والاخلاص و.. وعدم التأثر وعدم الايمان ولا لا لا لانه الاثنين لن ينتفعوا الا بالصدق سواء المبلغ المبتدئ او السامع الواعي كلاهما لن ينتفع الا بالمنطقيه انما دي اقرب حته الفاريشن في المينتاليتي معلش بقى اتلخبط اهو يعني الحتة دي اقرب بال... اللي هي كنت انا شرحتها قبل كده في الهاله طالب العلم اول اله من الهات طالب العلم اخي اللي انت لنا العلم اللي بجدتي كان دي كانت تعليق هبياني ذكاء وحرص وافتقار ومغربته وصحبة استاذي طول زمان ذكاء الذكاء ده في جزء بتاع ربنا في ناس خامشه مش بيعل على مستوى معين في ناس ربنا فتح لها فممكن احيانا السامع يبقى اشطر من اللي بلغوا فعلشان كده انت اقول الحق لانه ممكن ما يفتح لكش انت في فهمه لكن انت تبلغ الواحد يكون اذكى منك يفتح له في الفهم اضعاطك انا مش فهمة ده ايه علاقتها بها بالتأثر ومش التأثر اللي انت قلتين انا قلتينك معنى الكلمة او رب مبلغ اوعى من سامع ده معناها انه قد يفتح للسامع ما لا يفتح لمن بلغ ليه؟ بسبق الفهم وعمق الفهم وعمق الاثر يعني على سبيل المثال ابن عباس كنموذج من الصحابة تفوق على كثير من الصحابة الذين علموه هم صحابة كبار رجال كبار علموه هو صحابي صغنون تعلم منهم فتفوق عليهم وصار من أفضل الصحابة ده مثال ممكن يكون خد الحديث هو كان صغير خده صحابة تاني بس هو سبقاه في الفهن ده مثال لربما مبلغين او من ثانيا آه حل وجميل الكتاب وصول الإيمان لمضموعة كويس جديد. انا عندنا في العقيدة بندرس عقيدة الاشعر ايه؟ يا ترى دي من عقيدة السنة ممكن نبدأ بيه؟ لا العقيدة الاشعرية فيها زلل هي زلل كبير في اسماء الله وفي الصفات بندرس عقيدة اهل الكتاب والسنة بندرس العقيدة من الكتاب والسنة وبنقول الاخطاء اللي بيقع فيها الاشعر وبنعرج وبن... عليها وبنحذر منها ان شاء الله اشعر لا لأتطيع تجميح تحجيم طموح لقلب العلم بحاولة تغطفتي وارسعت بيه؟ أكثر من شيء لكن كثير من سبني الإحفاظت وحصصاً هنا أقصر في أي ناحية ولا أقصر أنا أن أخرج من أي مشوار مرتبط فيه مما حصلت الأشعر أني فعلت شيء كيف أقوم بدعوة أستغيل علمك؟ دعوة علماً بأنني أعمل معلمة ابتدائي معلمة الإعداد دي أنت تقدري في كل لقطة من لقطات ال... يعني كل حصة تدي معلومة بس مش بصورة مباشرة بصورة غير مباشرة هتأثر جدا هتأثر جدا جدا في الطالبات الطلبة ف... استعاني باللحظة وجل حطها في زينك مسألة تحجيم الطموح انفعش طالب العلم يبقى طموحه محدد ده هي من اهم مقاليات طالب العلم يبقى عنده طموح اضعاف طقته و اضعاف قلته يعني طموحه اضعاف عمره اضعاف صحته اضعاف فرصته اللي انه هو طموح ده هو اللي هيشده فالطموح العلي بحاجة كويسة جدا انما المشكلة انه يبقى طموحي ده مقعد بانه يخليني بتمطط يعني خلينا بيبقى الطموح يخلي الإنسان عمال ينط بين تخصصات وينط بين المباحث وينط بين المعاهد وينط بين الجلسات ولا منه حصى البلح الشام ولا عنب اليمن يبقى ده مش ممرض إنما يكون الطموح ممتد إلى امد بعيد ده حاجه كويسه جدا بس أركز اللي في ايدي وانجزه واخش على بعد أركز وركز في اللي بعده انجزه واخش على بعد وهكذا إنما اا, آآ يا ريت ازاي حضرتك رقم الهاتف طب ما امعرفش اقول ايه متشعافة الصراحة انت قلت ممنوعه مش عارف اه انا حتى صفحتي على الفيسمة دفعه بفحح. امتحاش بفحح. اللي من دون ممكن بقى نبقى تكلمي الاخت بتاعت تكلمي الاخت اللي هي المسؤولة عن الغرفة بصورة مباشرة وصورة مباشرة لكن مش على الغرفة لون الامتحانات هي برضو في العلم الشرعي من طيب لو لو الان في امتحانات برضو من العالم مش عارف من خلال دراستي دراستي دراس دراس الجامعية وايضا وايضا ايه يا حبت مش فهم السعيد يعني انت عايزة تقولي ان انت بتدريسي مثلا جامعة شرعية وبفضل الله اللي اتنين موجودين عندك يبقى رفب اللي عز وجد ربنا يباركي انا مش عارفه أنا اللي بيكون التواصل الشخصي ده انا م... انا لسه جديد على الحاجات دي يا جماعه والله لسه مش عارفه ايه اللي صح وايه اللي ما صحش اللي ينفع وايه اللي ما مش عارفه انا في المساجد انا في المنصورة في المساجد كل ما مسجد وتليفوني مع كل أخوات المساجد يعني تليفوني حتى مش شغال بس انا ملتزمه بتعليمتهم هنا تليفوني مع كل أخوات المساجد مش ان شاء الله بإذن الله هنبتدي وهنثبت واهم حاجة ان يبقى عندنا اراده ونكمل journey ومع ما احد او كان لي اضمن انه انا بعد ما مشي معاهم مشيبه المتشددين بوزود ماغي ومتسهلين عندهم اخطاء في حاجة مع... مع... مع معينة مش هاد من ده لا ما هو حق الله الانسان ينبغي ان كانوا زمان يختبرون الاستاذ يعني ايسا الان يستوسق هو بيتعلم من مين علشان يبقى عارف منهجه وعارف فكره وعارف ايه هو ده الحديث الله يصلحه نقطة جبته مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقيه قبلت الماء فنبتت الكلأ والعشب الكثير للطائفة الأولى اللي فهمت واستنبطت حافظت النصوص وبعدها وادرقتها وبدأت تستنبط وتتدبر وتتأمل فعندها جودة حفظ جودة استنباط والثانية ونفع الله إلا نزل وعجب وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان وكانت منها أجالب أمسكت الماء فنفع الله بها ناسا فشربه وسق وزره الطائفة الثانية اللي أمسكت اللي حافظت لكنها لم تجد الاستنباط فحافظت وبلغت فاللي أخذ منها انتفع أضعف ما هي انتفعت لكنها انتفع طيضا لأنها صلت وصامت واتقت العز وجل لكن بلغ لمن هو أعلم منه فانتفع بشد وكانوا معه قصّة أخرى اللي هم دول العذب اللّه اللي هم غير المسلمين إنما هي قيامة سُمّسكما ولا سُمّيتكما فذلك مثل ما نفاقوا في دين الله ونفعوا ما بعثني له بفعله وعمل ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلك به. السلام والرحمة الله يجزك الله خير. آه والله مشكور علي. طيب احنا حضرنا نمر مع بعض منار عقاق وعاوزين سفر ميسر وجا. حب حب خلينا بس نبتدي حل حاجة بالترتيب والتسهيل على الله ول يعني على يعني... أساسها أبقى واقعية في التصرف أنا عشان أبقى أنا أصبت قاعد مش أضرر إلا مرة في الأسبوع في هذا في هذا المعد لأنه هذا المعد اللي دخلت على بال موافقته اللي هو الساعة خمسة ونص اللي هو بعد المغرب يعني يوم الأحد بإذن الله تعالى وربنا بس يديمها نعمة وربنا ييسر وحنا مع بعضينه وانا ممكن أدلوك على غيري يعني لو انتوا عايدين كمان انا ممكن اتدلوكم على اخوات اتطهين وان شاء الله بإذن الله يجو معاكم وفيش اي مشكلة وانا اعتقد ما شاء الله اللهم بارك اللي اللي اللي اللي الموقع هنا مليان من الفضائل والخيرات ما الله بيعليمه يعني أنا والله وانا جاي قلت يا رب انا هروح اعمل ايه زمان الناس كلهم قالوا واجادوا واتموا وانا هروح زيادة تحصيل حاصل بس قلت لعل الله يستخدمنا ويستعملنا في شيء بس صحبتها سمان فاحنا ان شاء الله بإذن الله اخد بالك فضل الله الخير موجود ومتيسر وكل حاجة موجودة فضل الله عز وجل وانا معك يا بفضل الله عز وجل اهم حاجة انت تغضالي يعني هي دي اشكالاتنا من الواحد منها واذاك انا في المسجد بحب كده يعني بفضل الله عز وجل انا دروس مسبتها في المسجد من, من سنين كتيرة جدا 16-20 سنة الاخوات يروحوا يجونا قاعدة علشان مهما روحتي وغبتي يبقى لك مرجعية ترجع لها ترجع المسجد تاني الموقع هو ما شاء الله موجود اللهم باري روح الترجع ترجع تاني تلاقي ندلال على الحق والدلال على القيد والدلال على الصواب بفضل الله عز وجل فهيربوتك بس مهما ابعادتك مشاكل الدنيا و و و و وظروف الحياة خليك زي اللي مربوط بأسك كده يقوم يلأتك شيد تاني يشيد تاني على الدين تفصليش نفسك بس عن سوادك ونيتك وهدفك وطموحك ويبقى معك إنه بتاعتك ترجع لها ولا كل سنة مرة حتى تعملي تقييم ذاتي لنفسك يا دكتور عندنا في الجامعة بدرس علاقات كثيرة منها. الأشعار والشيعة والخوارج والأهل السنة والجماعة ولكنهم لما يضعوا القواعد للبناء عليها وهذا يجعل كثير من الطلاب لا يحدث لديهم هذه هي إشكالية أزهرية هي دي اشكاليه الازهر للاسف الشديد المساله فيها ميوعه في هذا المسألة احنا بقى اللي يهمنا مش ان هما اللي بيقولوه احنا اللي يهمنا ان احنا عايزين ندرس من الكتاب والسنه خلينا من زلل اي واحد زل او من خلل اي واحد خال اختل انما احنا ندرس من الكتاب والسنه هو ده الفرق ان إحنا نبني ادلتنا في مهن معتقدنا على ما قال الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى احنا كده في اهل السلام وهو ده العناج اللي بتقيس عليه اللي بيعلمك عشان مايحصلتيش التباس اما اللي بيعلمني اشوفه بيقول ايه والله قلي الآية الحمد لله استشهد بيه صحيح في الأول انا ممكن أطاق عليه وشوف فعلًا لإنه ضفح ولا لا وشوف الحديث واستجلو بيه صحيح الحديث صحيح في الأول انا بتطقص عليه والآن وبسأل أهل السقعة اللي عندي اللي أنا فيهم لحد ما وصل ان هو ده إنسان مؤتمم ساعتها بقى بأسد اسمع خاص فضلاً معرفة أخزار قنها تبى المعلم ماشي احنا مش من منصوحات ما خلاص الاختي أمام المسجد اللي هي ربنا يبارك لها هي اللي معايا هنا في يعني هي اللي منسقالي وهي اللي البنية كمان بتعلمني زي يدخل الحاجات من دي فهي معها التليفون لو حد محتاجه ضروري بس انا ما بتكلمش في التليفون عشان محدش يزع غير من العصر للعشة لبعد العشة برد ولا قبل العصر برد واحيانا ما بيبقى عندي دروس من العصر للمغرب ما بردش برد عشان بس محدش يزع يعني هي اكد فترة من المغرب للعشة ما ما عنديش فيس يا امام طب لو كلمتك على الوصح اه برد بس ما يبقاش السؤال طويل في الكتابه لان ما عنديش وقت اكتب كتير عشان ما حدش يزعل برضو يعني انا ببعتولي اسئله يعني ايه الاسئله المختصره آه ممكن بردها انما لما تبقى طويلة قوي كلميني عشان ايه ما عودش اكتب انا ما بطيئه في الكتابه ان شاء الله ممكن تفصيلي في امر الدعوة لطلبه الاعدادي حتى لو كيف اطلب الامر لان جديده واخشن في تعاملي طب ممكن تتكلميني في التليفون مفيش مشكله ربنا يخليك ندرس في الجامعه الاشاعره في المغرب ولما بنشوف الفرق بيننا وبين الاهل السنه حالة غير حاجه مع طب شو أنا أقول حريك حاجة هي الإشكالية دي موجودة في كل البلاد كل البلاد في تعليم آآ رسمي آآ يعني سيطر عليها أهواء بعض الفرق والطوائف وأنا اللي يهمني أني أعود للكتاب والسنة اللي يقول لي قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة أنها قبل كلام اللي هيعد بقى يقول لي وذكر فلان وذكر فلان ويقعد يقول لي أشياء فيها مخالفة وفيها مغيرة شو في أنها لك بفضل العز وجل لما طبع ريز على أول خطوه في طريق الحق ستجد الله عز وجل يدلك الله عز وجل يقول في القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولا إذا جاهدت في الله في طلب الحق دلك الله عليه يعني أنت في فضل في الإطار الإسلام ويمكن بس في التبث في بعض الفرق وأنا بقول يدلك الله على الحق لأنه أنت عندك ناس مش على الإسلام اصلا في ناس كفار في ناس مشركين في ناس موزيين في ناس يهود في يصنصرة ولما صدقوا أتى الله عز وجل بهم للإسلام الحق فما بالك وانت يعني في فضل الله عز وجل على الإسلام وعلى الحق بس فيلت بس مسألة أو مسألتين أو معتقد أو معتقدين يحتاج الإنسان أن يصوت فيهم اسألي الله يعني صدقا في الدعاء أن يدل لك على الحق وأنا بقولك الحق في الكتاب والسنة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته اللهم استرني وإيا وجميع المسمين. للمغرب. أنا لما ببقى ما عنديش دروس برد من العصر للعشا. لكن في أيام أنا عندي فيها دروس من العصر اللي هي الأربعاء والخميس والسبت. الأربعاء والخميس والسبت عندي دروس من العصر للمغرب. فما بردش فيهم. الاثنين ما عنديش دروس إلا العصر. فبرد من العصر اللي عندي فيها الحد المغرب دي برد من المغرب إزاي إيش بعدها معلش متزعلش يعني هل نبدأ في طريق الدعوة بالتوازي مع طلب العلم؟ هل نبدأ في طريق العلم في منطقة الدعوة؟ ده سؤال لطيف، لطيف جدا يعني. بس أنا أقول إنه الدعوة تحتاج إلى بصيرة. يعني الإنسان لا ينبغي أن يدعو على جهاله ولذلك ما أقدر أقول إن الدعوة متوازية بالضبط مع العلم. لا. لأنما أنا أقدر أقول إن العلم يتوازي معه بالضبط العمل. لكن يتأخر عنه قليلا الدعوة. لأنه ما أقدر أشيدوا إلا لما تعلمته بإتقان. وعملت به بصدق ثم أبعو إليه فالدعوة جاية وراها إن شاء الله بإذن الله تعالى وراها مش بكثير ولا حاجة لا إن شاء الله بإذن الله كلما تعلم الإلكتة عليه أنه هاوي يعني تأكيد فيه ناس بعدي وفي غرف وحاجات وكذا انا عارف ان انتم عندكم جداول فإن شاء الله بإذن الله المرة القادمة خمسة ونص نلتقي نتابع الخطة ويكون معانا الكتاب علشان إن شاء الله نحاول نختصر جدا في الخطة عشان نبتدي في الكتاب اللي اللي اللي, اللي, اللي الأخت ذكرت اسمها لأنه جميل والله أنا تفاجأت بي عندي هو بالحق عندي ككتاب ممكن ما نزلوش ولا حاجة واكتفت في من الكتاب جلا سبحانك اللهم وبحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد وليس تغفرك اكتوب لك انا ارجو بس ان انا مكنش كبس تحد او منعته من الكلام وحتى لو انا يعني شديت شوية في الكلام معلش انتوا تسامحوني بقى لان طبيعتي شوية في الدروس يعني متعودة على أسلوب الدروس هو ايه اللي من العصر ولا من من المغرب ولا من العصر انا قلت في من العصر و في من المغرب اه وما هي ما هيقوله التطلي من العصر اللي عيشها مفيش مشكلة انا اصلا لما اكون مشغولا ما بردش <تصفيق> ولو فيش الله سبحانك الله لا الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاي إن شاء الله ونص ولا السلام عليكم كلام كله طالع هنا ليه تستخفاني كده لا جنتي <تصفيق>